للمأّم ابن العز الحنفي رحمه الله تعالى، وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن يعني تكلمنا في المقدمة وذكرنا أن علم أصل الدين أو علم العقائد هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، وأشرف العلوم وأجلوها على الإطلاق لأنه يعني وهو الفقه الأكبر. وهو أشرف العلوم لأن شرف العلم بشرف المعلوم وهذا العلم تدور مباحثه حول معرفة الله رب العالمين بأسمائه وصفاته وروياته وألوياته وحقوقه على عباده تبارك وتعالى ولا شك أن هذا يعني أشرف علم وأن النفوس يعني حاجتها إليه فوق كل حاجة وضرورتها إليه فوق كل ضرورة لماذا لأن النفس لا تستريح إلا في معرفة خالقها تبارك وتعالى نفس البشرية فطرت على أنها لا تطمئن ولا تسكونة تستريح إلا إذا عرفت خالقها عز وجل وبينا أن يعني. وهي في هذا هذه سعادتها وهذه راحتها وبينا كذلك أنه هذا العلم الذي هو أشرف العلوم وأجلها. وأعلاها كعبا على الإطلاق من المحال أن يتوصل إليه بالعقل المجرد أن العقل المجرد لا يستقل بمعرفة ذلك البتة وبينا السبب في ذلك ذكرنا أن العقل المجرد لا يوصل إلى علم العقائد وعلم معرفة الرب تبارك وتعالى وذكرنا أن العقائد أحكامها جازمة يقينية والعقل أحكامه ليست بيقينية ولا معصومه ويصيب ويخطئ فلا يصلح أن يكون مصدرا مجردا في العقائد البتة ماشي وكذلك أن العقائد نبحثها غيبية ومعلوم أن الغيب لا يتوصل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي إلا عن طريق الوحي من ثم فإن العقل لا يصلح أبدا أن يكون سبيلا إلى معرفة أو إلى يعني في هذا العلم إلى أن يكون يعني تتم عن طريق معرفة الله تبارك وتعالى. وذكرنا كذلك فلما كان الأمر كذلك هذا بس من السابق واضح لما كان الأمر بهذه الصورة إن علم العقائد وأشرف العلوم وأجلها وحاجة الناس إليه فوق كل حاجة وضرورة إليه فوق كل ضرورة. ولا سعادة لهم في دنياهم ولا في آخراتهم إلا بمعرفتها وتحقيقها طيب والعقل مجرد لا يوصل إلى ذلك ولا إلى معرفة هذا اختلت رحمة الله بناء على هذا بقى اختلت رحمة الله عز وجل بخلقه أن يرسل الرسل إليه داعين وبه معرفين وبه معرفين فكان التوحيد هو مفتاح كان التوحيد مفتاح دعوتهم مفتاح دعوتهم وبه بدأ أقوامهم كما نرى ذلك جليا في كتاب الله عز وجل في قصص الأنبياء حيث بدأوا جميعا بقولهم لأقوامهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره فكان التوحيد هو زبدة رسالتهم وخلاصتهم كذلك ذكرنا أن هذا الأصل له دين ينبني عليه أصلان عظيمان أولهما معرفة الطريق المؤصلة إلى الله عز وجل وقل هذه الطريق المؤصلة هي بأمر معرفة أمره ونهيه الأمر والنهي الأمر والنهي إيه الخبلا ولا تفعل الأوامر الشرعية والأمر والنهي لا إلىين دي لكم إن هذه هي يعني حقوق التوحيد ولوازمه والأصل الثاني هو تعريف أو الطريق أحوال السالكين إلى الله عز وجل وما لهم في الدنيا وما لهم في الآخرة وكذلك أحوال جزاء المخالفين لخالف دين الله خالف توحيد الله عز وجل سواء في الدنيا بأن يجعل الله لهم الخزية في الدنيا والعذاب في الآخرة لأهل الشرك والكفر كل من خالف توحيد الله عز وجل ونخلص من هذا الكلام إلى معادلة مفادها أو إلى يعني جملة مفادها أن أعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصلة إليه وأعلمهم بحال السالكين إخبارك إليه تبارك وتعالى وذكرنا لما كان الأمر بهذه الصورة وكان الوح هو المصدر لمعرفة اللي انتبه إلى هذا الوحي هو الطريق والمصدر إلى الذي يوصلنا ويعرفنا بالله عز وجل وبتوحيده ودي من النقاط المنهجية التي ينبغي أن تترسخ لديكم هذه من معالم المنهج السلفية عبر القرون الذي خالف فيه كل الفرق الضالة أن المنهج يقوم على تقديم النقل على العقل وتقديم الوحي يقوم على الوحي الدين مبناه على الوحي الدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام ولا حدس العقل مش بالتخمينات ولا لا إنما أتى بالنقل ذكرت لكم فيما سبق كيف يعني, أن, يعني كما أن ابن القيم رحمه الله قال لو كان العقل هذه صاحبه مجردا عن الوحي لكان أولى الناس بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فوعق العقلاء ومع ذلك قال الله عز وجل له في الكتاب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فانظر وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحج قاطع فكيف بغيره فأن بغيره إذا كان صاحب أصفى وأنقى عقل على الإطلاق في, يعني في الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم أخبرنا ربنا عز وجل أنهما ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى أوحى إليه روحا من أمره فالوحي وطبع الكلام نحن لا نريد أن ندخل في هذا الكلام نقاط عنه ويأتي فيه تحاوية كلام عن يعني التسليم للوحيين وأنه لا يثبت الإسلام إلا على ظار التسليم والاستسلام سأتي فيه مكانه بإذن الله لكن أقول لكم ان, إن هذا الأمر إذا كنت فاهم إحنا لما نتكلم ونقول ان العقيدة السلفية هي العقيدة الحق ليه؟ هذا إحنا وضحنا لك إن العقل ليس طريقة لمعرفتها مجردا لأن العقل يصيب ويخطئ وأحكام العقيدة أحكام يقينية ما ينفعش شفاء لإيه الصواب والخطأ فلازم يكون مصدر معصوم هذه واحدة الثانية قلنا لك إن العقائد كما ذكرنا أمور غيبية والعقل ليس له أن يعني لا يستطيع أن يصل إلى هذا الأمر الغيبي ما يستطيع أن يصل إليه يعني أذكر مرة من المرات كنا في محاضرة محاضرة فلسفة، فالدكتور طبعا راح يمدح أرسطو وكذا كما تعلمون هل الفلسفة يكاد يجعلون منه يعني يعني لا فوق منزلة الأنبياء صلى الله عليه وسلم والعبديا، واعدي كلام باء أرسطو ووو يمدح يمدح وعرف ربه وهو الذي عرف التوحيد وهذه الكلام كثير، فطبعا خبلك قمت يعني لو قلت لو يعني بما أننا نتكلم بالفلسفة ونتكلم في والفلسفة مبنى على العقل فانا خاطبكم بحجه عقلية ايضا لتناسب يعني الموطن والمقام ولان طبعا كما تعلم وده اللي نريد منكم في المرات في هذه الايام وما بعدها ان احنا يعني ايه ما يدور حولنا والواقع ونجهز الحجج للدفاع عن الحق بقوه ويعني حتى ناخذ بايدي الشاردين ونرد على المخالفين ماشي المخالفين بقى انت ترى مذاهب كثيره من الليبرالية وعالمانية ودخرا وكثير باء ومن يهزي ونايف وهذا, وهذا يتكلم وحريات فلازم من الصحذار الاج الحجج وتعلمها حتى تصلطيع أن تبلغ الحق كما أمرك الله عز وجل فقلت له إني يعني نتكلم بصورة عقلية طر ويعني مسألة إن واحد يقول إن الكون له رب بنظر والتأمل في آيات هذه مسألة مقطوع بها يعني المسألة لا تحتاج إلى إعمال يعني هذا الترتيب كما سنأتي في كلام عن الربوبية سريعا هذا الترتيب في الكون هذه الدقة والإحكام في خلق الكون بهذه الصورة وهذا النظام العظيم الدقيق الذي لم يتخلف لا ينزع عاقل البته في أنه يعني هكذا عبثا كلا إنما وراءه رب مدبر خالق يدبر الأمر ويحكم كل فعل تبارك وتعالى مسألة محسومة يعني خدت بالك مش محتاجة ولا وليس في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي هذه مسألة لا يتنزع فيها عاقلان يعني إنما ينزع فيها من إيه من سفيها نفسه ومن أحب أن ينادع على نفس ماكرة قلت دي مسألة ما يشقيه مش جديدة لكن يعني أضرب لك مثلا يبين لنا مقصود كلامنا على سبيل المثال نحن في هذا المدرج والباب مغلق فطرق الباب طارق ولله المثل الأعلى تركوا طبعا موقن إن فيه طارق وراء الباب معقول الباب لن يطرق إلا بطارق لكن من هو وما هي صفاته وماذا يريد لو تكلمنا بنتكلم بجهل لأنه لن نتوصل إلى ذلك لابد أن يفصح عن نفسه فطبعا سلم هذا الكلام قلت لنفس الكلام فمعرفة الرب جل وعلا آه مسألة نقول الكون لو إله ولو رب الخالق نظر بالنظر في آياته الكونية بهذه الدقة أمر ما لا يختلف عليه اثنان لكن هذا الرب عز وجل ما هي صفاته وما هي اسمائه وماذا يريد من خلقه وما يرضيه وما يغضبه كل هذا لا نستعنى توصل إليه بعقلنا وليس مثالا للعقل إنما يتوصل إلى ذلك بأن يرسل الله عز وجل رسلا وأنبياء يبينون لنا أسماء الله وصفاته وتوحيده وماذا يريده منا نحن المكلفين فسكت طبعاً وأنا بيحر جواباً لأن الحق بين لا نزع فيه حق بين زي تمام بتمام لما نجل نتكلم الآن ونقول ان البشر والخلق أيوة إحنا بنقول مقتضى لا إله إلا الله أننا لا نحكم إلا شريعة الله ولا نحكم ولا نتحكم إلا, إلا الله ورسوله. دي مسألة حاسمة مقتضى هذا الإيمان ومقتضى لكن حتى تعال نقشها لو نقشناها بصورة عقلية ونقول إن الوحي وفي في سعادة العباد نعم إن يقول الإنسان خلقه خلقه رب وجله على فاعلمه هو أعلم به من غيره لأن الذي خلق أنا يعلم الخلق هو اللطيف الخبير ومعلوم أن كل صنعة ترد لصناعها هذه مسألة يختلف عليها العقلاء إذا الذي يصلح الناس البشر والذي وما هو يعني لهم مصلحة وما هو لهم مفسدا فتضر وكذا إنما يرد هذا إلى مع علم هذا يرد إلى خلقه يبقى لا يحكم بينهم ولا يفصل بينهم لأنه هو الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم هو الله تبارك تعالى وهذا لا يكون إلا عن طريق الوحي المنزل المعصوم الموجود بيننا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمش كلام اعتباطي يقول لك اه ده الناس ذول مش بتوعق ده الناس ذول ايه جماعة لخبالك ايه سلفين دول ايه الناس بيكدوا وخلاص اه شغل ايه اه يعني كأننا نقول كلاما لا نفقه معناه لا ابدا بالعكس هم الذين يخالفون العقل محتضيات العقل أما بفضل هذا المنج المبارك كما بأن شيخ الإسلام بالتفصيل في كتاب درق تعارض العقل والنقل في مواطن وفي بيان يعني عجيب رحمه الله رحمه الله سعى بيّن أن هذا الطريق المسدد الموفق يعني أن تلزم الوحيين ففيهما نجاة البشر وفيهما شفاء الناس من كل داء ومن أبل هذا ذكرنا ان ربنا وصف كتابه بأنه روح وصف كتابه بأنه شفاء أصف كتابه بأنه بأنه نور نعم كل روح لتوقف في الحياة الحقيقية عليه وشفاء لأن أمراض وادواء البشر لا علاج لها إلا في ظله ونور لأن الحياة بغيره ظلام دامس الحياة بغير الكتاب والسنة ظلام نسأل الله سلامة والعافية طيب ونكمل بيان إن شاء الله تبارك تعالى ما ذكرنا ف طبعا طبعاً للإبناء بالعز فهو وإن كان هدى أي القرآن فهو أي القرآن وإن كان هدى وشفاء مطلق لكن لما كان المنتفع بذلك يعني سالوا ما شرعناكم تكتب له ولا كان المعلوم اللي لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر يعني يعني القرآن ما الشفاء للمؤمنين بس هذا شفاء لكل البشر كل الناس كل الخلق من الإنس والجن ولكن الله تركne خاصة بالذكر المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا بهذا الشفاء لأنهم الذين ايه انتفعوا يبقى تخصص المؤمنين بالذكر لا يعني أنه شفاء لهم دون غيرهم إنما هو شفاء للجميع إنما التخصيص بالذكر لماذا خاصهم بالذكر لأنهم اللي انتفعوا هم الانتفعوا انتفعوا انتفعوا خاصهم بالذكر في هذا شفاء للمؤمنين لأنهم الذين انتفعوا بهذا الشفاء أما غيرهم فقد أعرض عنه فظل سواء السبيل تقول الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به نعم مش الرسول بيستعاله كده جماعة من رجع القرآن عشان نعرف أسألت من الوحي هو الهداية كلها في الهدى كلها في, في الوحي المنزل من أول نزول آدم عليه السلام من أول ما سيدنا آدم نزل ويوم ما أهبطه الله فقال ليه فهم أنكم مني هدى قال لا يبقى إذن من أول الخليقة من أين سيجيهم الهدى من السماء من الوحف فهم ينتنكم من إيه الهدى فالهدى يأتي من إيه من عند الله تبارك وتعالى في سورة ماذا في إرسال الرسل وانزال الكتب في إرسال الرسل وانزال الكتب ثم جمع الهدى كله لنبينا صلى الله عليه وسلم يعني لنا الرسالة الخاتمة والنبي الخاتم والبشر والبشرية لن يأتيها رسول بعد ذلك إلى يوم القيامة فأكمل الله له رسالته وبعثه بالهدى على وجه الأكمل أتى بالهدى على وجه الأكمل جمع له الهدى بكل جزئياته في رسالته في الكتاب الذي جاء به والسنة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم فجاء فأرسله بالهدى ودين الحق دين الحق دين دين الإسلام والله ليس له ولدين واحد أي وتنوعت الشرائع لكن الدين واحد كما ذكرنا هو الإسلام هو الإسلام فقط ينبغي أن تعلم أن الإسلام له معنين معنى عام ومعنى خاص معنى عام اللي هو عقيدة التوحيد ودي قلنا ما فيش فيها نسخ ليه ما فيش نسخ في التوحيد لأن عقيدة واحدة فيش فيها تغيير ولا تبديل ماشي عقيد توحيدنا فيش فيها ناس بزيك حنا ما نيجي ندرس في أصول الفقه ندرس في أصول الفقه النسخ يجري في الأحكام العملية إنما لا يجري فين في العقائد وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عن الأنبياء ها قال نحن إيه مع شرق أم إخوة إيه لعلات إخوة العلات هنعرف إحنا ده بعد في الميراس وإحنا شغالين إيه لإخوة العلات وعندك عندك ثلاث حاجات إخوة العلات و لما بنوا العلات وبنوا الأعيان وبنوا الأخياف أنا جدا في المواريث بنوا الأعيان لما الإخوة الأشقاء من أب و أم من أب و أم إخوة العلات الأب وحده لما يتشتى رجل تزوج بكثر من واحده أولاد إخوة إيه؟ درسوا إخوة العلات إلي إيه رجل الشابة؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا أصلوا الدين واحد ثم تنوعت الشرائع أصلوا دينهم إيه؟ واحد ثم تنوعت الشرائع العقيدة واحدة توحيد إفراد الرب بالرغوبية والألوية والأسماع الصفاء إن الله تعالى مصف بكل كمال ومنزع عن كل عيب ونقص هذه عقيدة الأنبياء جميعا فيش عقيدة غيرها صحيحة دي عقيدة اللي مبدأها الوحيين خدت بالك دي العقيدة الصحيحة أصوانت عندي العقيدة بمعنى كل ما يدينه الإنسان به ده معنى العام لكنها قسمان عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة أو عقائد فاسدة عشان العقائد الفاسدة متنوعة الصحيحة اللي موافقة للحق لعقيدة الرسل ما ياتوا به ما جاء به الأنبياء الله ورسله لعقيدة التوحيد عليهم صلاطه الله وسلامه وديها عقيدة الحق الوحيد ما دون ذلك بقى عقائد فاسدة تنوع عباء وتشكل وتغير عقائد فاسدة ماشي؟ طيب فأنا عندي أدي وجه الشباء إخوة العلات إن مصدر الدين واحد زيما الأب واحد يعني إخوة العلات وزيما لهم ما شاءوا الشر متعددة. إلى أن جاء طبعا الشريعة الخاتمة شريعة النبي الصلاة والشريعة الإسلام فناسخت كل ما سبق ما سبق؟ كل ما سبق ولوسع أحدا أن خروجه عليها ولذلك لما نجي ندرس كده في نواقض الإسلام في النواقض نجي أو نواقض الاعتقادية ما اعتقد أنه يسعه أو يسع أحدا الخروج عن شريعة الإسلام أو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن موسى هذا الاعتقاد مخرج من الميل، اعتقاد مخرج بس بالضوابط بها بتكفير المعين هنوعد نقول كده الحد من درسكم العذر بكده لو قضاء بالتفصيل لكن بالضوابط تكفير من الكلام وبين لك منفعش بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد للناس إلا إيه أن يتبعوه فيش مجال تاني ماشي وذاك وبعث عامة كان النبي بعث إلى قوامي خاصة وبعث إلى إلا الإنس والجن عامة صلى الله عليه وسلم ماشي فجاءت هذه الشريعة نسخت ما سبق ولم يعد للبشر سواها إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها ولذلك لأن كانت الشريعة الخاتمة والرسالة الإخبارة النهائية للبشر للأهل الأرض تكفل الله عز وجل بحفظها وحفظ كتابه تبارك وتعالى ولم يفوت أو يوكل حفظه إلى الخاف إنما حفظه هو حتى لا تمتد إليه يد تحريف ولا تبديل فاللهم لك الحمد والمنّ على ذلك. فاللهم لك الحمد والمنّ على ذلك. فانظر، فبرز بالداية أن الأخوة الأئن العلات وفي حاجة سوابق وأخياط اللي هم هم هاتشت أباء شتة وام واحدة. ماشي ده ثق في الإيه في المواري. إنه الأخ والأم. الشاهد في هذا نقول لك إيه نحن معشر الأنبياء إذا بعدين الحب الذي قال الإسلام معنا العام اللي هو. عقيدة التوحيد زاد الشريعة اللي كان بيأتي بها كل نبي المنزلة المنزلة مش المبدلة ولا المغيرة المنزلة فده كان اسم الإسلام العام اللي هو الاستسلام التام لله عز وجل بإخلاص الدين بالتوحيد الصحيح والعقيدة الصحيحة والتعبد بالشريح التي شرعها في كل زمان ده المعنى العام وعليه بأتكد ايه ان ربنا تبارك وتعالى طبعا سما ابراهيم المسلمين واقبلوا الحوار وقالوا اقبلكوا اشهد باننا مسلمون وسلي بالقيس تقول واسلمتم مع سليمان لله رب العالمين ويوسف عليه السلام يقول توفى لمسلمين الحق لم الصالحين وكل مسلم ماشي بهذا الإسلام العام التوحيد الصحيح والايه والعباد بالشريعه الايه انتبه التعبد بالشريعة تعبد بالشريعة ما فيهاش تعبد غير شرع غير ما شاء الله لازم اي تقرب الى الله تقوم بايه بما شرع بما شرع بالنازل شرعه لعبادة تبقى لك بالنازل شرعه لعبادة يحسب يحدث خط أحد الناس بعمل كتاب بسميه المسكوت عنه طبعا إن شاء الله هنرد عليه تفصيلا وقول لك إيه وجيب بقى حديثه خبالك إنت إزاي حديث خبالك وسكت عن أشياء رحمة لكم إيه غير النسيان ويستدل بيه الكلام في الأعيان إن في حاجات حرامها ربنا وحاجات أحلها وحاجات سكت عنها في الأعيان حاجات موجوده مثلا ايه العين الفلانية والعين الفلانية اللي سكت عنه خلاص اصل في الحين اصل في ايه ايه اللي جاب ده للتعبد التقرب خلط تلبيس تلبيس تلبيس ايه اللي جاب ده للتعبد التعبد يوصل في المانع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن بالله يبقى ما فيش دين الا اذا اذن في ايه اه بالشرك عشان كده كان الوصف العبادة الايه؟ التوقف ايه اللي جاب ده ايه؟ وعشان كده ما الإنمام الشياطين جاء عرف البلعة الايه؟ ها؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يتقرب بها ويبتغي بس احنا تقرب الى الله ما ينفعش يتقرب الا بما؟ شرع الله ولذلك كان الاسلام مبني كما يقول شيخزان بنزامية مبنيا على أصلين عظيمين اللي هو اسلام العام قاكل اساس الخاص بقى الوقت بين النبي صلى الله عليه وسلم دي الشريعه الاسلام اللي احنا بينا... اللي اتبع اللي بعد بعث النبي توحيد زي زي ما على سائر الان اللي توحيد الكل ومفيش غيره التوحيد الصحيح ماشي والشريعه اللي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم فنسخت ما سبق ولم يعد لأحد اخبالك الطريق يتقرب به إلا هذه الشريعة الشريعه ده الاسلام اللي احنا عليه ونحمد الله ان لنا إليه الى وادي اعظم نعمه من الله بها علينا انظر ف مبنية على أصلين عظيمين هما هم؟ يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما إلا بما شرع خلاص قضية محسوب إلا بما شرع تبيني هذا فمش عزين خالط في فرق بين بمتكلم عن التقرب إلى الله التحبط ما ينفعش إلا بما شرع بنص القرآن ونص الأحديث هم قال من أحدثة يأمرين هذا ما ليس من الفورد يعنيه بقرأها كده بقرأ شرحه في في جامع العمر والحكم من ابن رجب الحنبلي رد أحداث سواء أحداثه بأصله ووصفه فارد يعني جاب حاجة ما حصلتش خراب ده عملش أصل خارج البدع الحقيقية أو له أصلا وأحدث في وصفه زود عليه للبدع الإضافية كله مردود كل ده مردود فا يعني إن شاء الله بإذن الله اللي بنكلمكم وعم بيدعوا ضابطها وال والرد على الشباب دي عشان تبي على بيئنا من أمريك إحنا بنتكلم في فرق بين التعبد وفرق بين العيان أيوة أنت لو تحرم شيء من أي عين أو أي حاجة موجودة هتقول ال ده حرام اللحم ده حرام أو الباقي حاجة الفلانية دي حرام أكلوها ودي حرام شربها أو ده حرام كذا لازم لازم دليل لازم ينصرف فيها الحيل وما جبتش دليل أصلي اللي بيحها ذلك في فرق بين العادات والإخبالكم وغير ده كله وبين الإيه؟ تعبد تعبد الأصل فيه المنع بنص القرآن تعش تقرب إلى الله إلا بما شرع الله على ألسنة الرسل عليهم صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى هو دين الإيه؟ الحق فلا هدى إلا بما جاء به أمرك ما خلاص يعني خلاص حسن ليه ما فيش هدى إلا بما جاء به لأننا نولنا إن الطريق الموصل هو إيه الواحد وقد أتى بيه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما فيش هدى في غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده بنقول ان ده أرهل سبب لو لو طرحنا سؤالا يقول لماذا العقيدة السلفية؟ انت معتقد العقيدة دي ليه؟ واحدة لكن انت ايه العقيدة دي؟ شو معنى العقيدة دي دون ما سؤال لعملين تقول لازم هي دي ما فيش غيرها؟ وهي دي المواصلة ودي الحق لأنها العقيدة الوحيدة القائمة على الوحي المنزل اول سبب وكذا سبب بس لا اهو اول ايه سبب لان احنا ما فيش العقائد لازم تتبع الوحيين ما فيش غير الوحي التاني المص اللي بعد كده وديت التعقيد على الوحيين على كلام الله وكلام الرسول يبقى ايه الحق دون ما سواها هي الحق دون الا سواها مساله بديهيه كده مش هيك في غاية الوضوح ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا انتبه ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض كفاية إيه معنى الكلام ده كل مسلم واجب عليه أن يؤمن إيمانا مجملا بما جاء به الرسول ده لا أصبت عن أحد والتفصيل فرض على الكفاية يعني تفاصيل الأبواب في في العقائد وجزئياتها ده فرض على الكفاية أنا عندي مجمل وعندي تفصيل إيه مجمل أنه أؤمن بالله عز وجل وأنه موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص وأنه المستحق للعبادة دون غيره عز وجل وأنه المتفرد بكل معاني الربوبي خلاص ده في نخط الإيمان بالله وفي الرسل أن تؤمن بكل رسول أرسله الله من ذكره ومن لم منهم من ذكر من, من لم يذكر وأنهم خلق من الخلق لا استفاه معصومون استفهام لتبليغ رسالاته عليهم صلوات الله وسلامه وتؤمن بهم وتؤمن بالكتب التي أنزلت وتؤمن بالملائكة نو خلق نورانيون خبلك إلى لا يكلون لا يشربون إلى آخر الكلام فيه كده وتؤمن بالقناة الخيره وشره وتؤمن بيوم البعث والجنة والنار وان في جنة ونار وفيه بعث يوم قيامة سيقوم الناس لإيه؟ للحسن خلاص إيمان مجمل إيمان إيه؟ مجمل طب تفاصيل هذا بقى إنك تجي مثلا الإيمان بالله تبارك وتعالى معالي الربوبية مين اللي عشرك في الربوبية خاتبه لك إيه تفاصيل توحيد الأنواية بالتفصيل إيه العبادة إيه عبادات القلب إيه عبادات اللسان إيه بنات الجوالة ماشي معاه إيه, إيه نواقض نقبلك الإسلام إيه كذا إيه كذا إيه كذا قواعد الأسماء والصفات عند أهل السنة الرد على المخالفين من المبتدع المعطلة تفاصيل تفاصيل دي كله إيه لا فرض كفاية فرض إيه كفاية لازم في المسلمين ما نكون على علم بهذه التفاصيل ليبينها لأنه طلعت صحة الإيمان المجمل مش هيستوي الإيمان الإيه مش هيستوي الإيمان الإيه المفصف يعني إنت لو جدت تدرس في باب أبواب الإيمان والكفر ودي من أهم الأبواب، من أهم الأبواب ومن الأبواب اللي وقع فيها الحرفات، ولا زالت. إياه والأمة حصل تفرق، حصل فيها ولا زاد، ولا زاد. ماشي؟ هاتاجن تبى بزيادة الإيمان والخصانه. هاتعرف إن من أسباب زيادة زي زيادة الإيمان اللي إيه؟ الإيمان المفصل. يعني اللي عارف الحاجات دي كلها بالتفصيل ممهم بها إيمانه أعظم من إيه؟ من من إيمان بقى إيه؟ نجمة يعني لمن يزيد يزيد بمعرفة مسائل تفصيلا اللي عارف المسائل تفصيلاً لمن بيزيد حد لك دي من أجزاء زيادة الإيمان وإذاك حاولت تدرس العقيدة دوت على دراسة لازم تو توريفك زيادة في إيمانك وإلا أنت في خلل في دراستها فأنت عندك خلل فأي أمر بقى من جانب الجوهري أما بتدرسها دراسة صحيحة فكل ما عرفت مسألة كل ما إيه ازدت إيمان، ازدت إيماناً لحد ما يعني خبرك تنتهي المسائل بالتفصيل عما يعني وتعلموا كل ما إيه ترقي إيمانك ويرتفع بك ويزيد وعشان كده احنا يعلمون إيه اللي تدريس العقيدة ينبغي أن نعلم وأن نقيم بذلك من أكبر مش من الأكبر هو أكبر بعض اللي تلاو كلام الله وتضرب آيات القرآن إيه ما صار الأكبر خبرك؟ إيه وسائل تربية الناس وتسقيت النفوس تطهيرها لو ما عورست نش كلها، يبقى في خلل. عايزين رب جيل مزكر منقى مصفى يتأهل للتمكين ولا كلمة الله يربع العقيد. العقيد. عايز رب جيل يخشى الله ويكون وقفا عند حدوده. ولا ينتج حلماتي تربع العقيدة ربع العقيدة واللي يتربع العقيدة يعني أنا ممكن ده ده مش تقريل من الوعظ والرشاد والحاجات اللي فيها ترغيب وترغيب والرقاعة ده مهم جدا لكن بس ما الفت نظر الإخوة المسألة ينتبهوا ليها عشان تصبر عليها عشان لما تقول لما تصبر عليها تزوق حلواتها إن شاء الله عز وجل اللي يتربع العقيدة وعلى علمه وتفاصيلها ويمتلق قلبه محبة لله عز وجل والاسماء والصفات وأثارها يملأ جوانب قلبيه ده خلاص قوة الخوف عنده قوة ذاتية خلاص يعني مش مستن الناس تذكر يعني التسكير ما هوار مطلوب لكن أقصد يعني لو حطيت في أي مكان واحد هو بيخاف من ربنا وبيعزم رب حروباته يقف عنده هكذا يعني مش مش مش طوع المؤثر إذا جي المؤثر تأثر وإذا زين زين أنا ممكن أطلع أكلمك في خد برسالة معينة في الرقائق أو الموت الموضوع جعلنا حاجات معينة تقعد يتلقى المسجد كل عمال يبكي عمال يعارط ويبكي ومتأثر وقت وبعد ما نطلع كده بساعة اللي بساعتين كده كان بيعقف في المسجد بيختلف واحد في المسألة نذكره بالله عمال ويبيع ويشرب بناء دايما تشرع ولا خوف ولا نبط ولا اي حاجة خالص أمرت فين العلاقة والبكاء خلت بالك فين البكاء عمال ذلك إيه؟ الحسن البصري كان بيطقي موعيفة رحمه الله فالناس كانوا بيبكوا كله مخبالك فالمهم بيدور على المصحف مالياش فقالوا كلكم تكون إيه لأنا فمن أخذ المصحف يعني هي الحكاية بالضبط كله بعيط فمش اللقاء كانت بقى لك اه عمالي عيط وإيه مشتغ في فرق ده في خالد في جسية معين ده لو تربع على العقيدة على العقيدة الصحيحة وفهمها بمعنيها وصارت في قلبي والتوحيد من جوانب قلبه وعلم أن الله عز وجل مطلع على عباده وأنه رقيب على خلقه وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعزم عنه مثقال ذرة تبارك وتعالى وأنه يعلم السر يخفى وهذه المعالي ملأت قلبه أتجد من نفسه خائفا مرتجفا وجلا وجلا لا يعني يقدم على مخالف إلا غفلة وسريعا ما إيه؟ ما يعود وتذكر ويستغفر لأن الواضح بيتعامل مع منظار الجار مش مع الخالق وياش ربه في ليف الخلوة والجلوة في السر العالم بالعكس ممكن في السر بقى أشد خشية يعني يكون بكاء في السر في السر دائما يلاحظ النعمة على نفسه يوضح نفسه كل ما خلق دع ربه وسأله وبكى كمان يديه وطلب ألعب عليه أن يأديه وأن يغفر له وان يعفو عنه ليه؟ لان العقيلة استقرت في قلبه فعشان كده هل نحتاج إلى تربية تربية عقائدية تربية عقائدية بس للصورة الصحيحة الصورة ليه؟ الطريقة الصحيحة مش حفظ بس مسألة عشان أتكلم واحفظ مسألة لا مني تكتب قفزني من أول مش تعمل حاجة انت بتتعلم دلوقتي عقيلة عشان انت تبقى عدل لله رقم واحد تبقى عبد لله ظاهراً وماطنة كما يحب الله عرض تحقق العبودية لله تحقق العبودية لله لازم صح النية عشان ايه يتوفق للوصول الى مراميك فعشان كده كلما امانت ايماناً مفصلة والمسائل التسعت معك كلما ايه تلقى بقى اللي كان بيجابل كتير ويخبط ويعمل مشاكل فاصلات الاهدة وانضبط وبقى ايه ولا ازاي ولا يعني يبقى خلل ايه عنده في هذا الباب ماشي تجد مثلا اللي ما كانش بيؤقظ وعمال يبيع ويشتري بغير انضباط لا ما يعملش حاجه لما يسأل تجد اخبار الاخلاقيات ولا تتغير تجد انضباطه بالشرع ما بيتغير تجد بدا يسأل عن ايه الواجب عليا يعني الناحيه الاسلاميه ايه المطلوب مني يا جماعه ليه خايفة بالرب الانضاء الوجبات ومقصر ده بدأ يتغير ليه بدأ يتغير لأن العقيبة ترسخ في القلب والقلب بدأ ينصالح بها وإذا صالح القلب صلح سائر الجسد وصالحه القلب بصحة معتقده بصحة مؤتقده فانظر فالإيمان المجمل يجب على كل الناس المجمل يجب على إيه؟ كل الناس. التفصيل واجب على, على الكفاة واجب على الكفاية واضح يا جماعة؟ طيب فإن ذلك داخل بيت ينبقى لئي إن الإيمان التفصيلي واجب على الكفاية يقول فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم لأي ذلك؟ داخل الإيمان التفصيلي داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله والام ماموره أن تبلغ ما بعث به ايه مبعوثين النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عني فلما مطالب ان تبلغ الحق فلازم نعرف التفاصيل عشان نبلغها للايه لازم في طائفة من الأمة تعلم تفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة ليتبلغ غير للناس حتى ايه تقام الحجه على الخلق وشانا أقول لكم دي الرسالة الخ... الخاتمة خلاصة بيش... بيش رسالة بعدها طالما هذه الرسالة هي ايه هي اخر رسالات الرسالات الى الخالق وده النبي الخالق صلى الله عليه وسلم وشريعات راسخت ما سبب يبقى لازم تبقى كما هي بكل تفاصيلها وتصل الى كل جيل من اجير البشر وتصل لكل جيل من اجيره ايه البشر ماشا جماعة فلازم ايه بالتفاصيل ايه ده اول حاجة إن فرض على الكفاءة معرفة التفاصيل إيه؟ عشان نداخل في فيما بعث سبين النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمرت الأمة بتبليغه أمرت بتبليغه الأمر الثاني وداخل فيه تدبر القرآن وعقله وفهمه والرب عزيزي الله أمرنا بإيه أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها لذا من جملة تدبر القرآن لأن, لأن هذه التفاصيل إنما هي مأخذة من ماذا من القرآن ومن السنة ماشي، فهذه من جملة إيه؟ تدبر القرآن الذي أمرنا به، أمرنا بتدبر كتاب الله عز وجل، ودي مسألة الرّيا جماعة. نحن نتعامل مع القرآن معاملة زي ما ربنا أمرنا، مش مجرد إيه؟ يعني مش مجرد إعطاء له الحروف حقه ثم نغفر عن المعنى. بالعكس، ده المسألة في المعنى في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. السلف كان ممكن يهتم بالمعنى أكثر منه طيب يهتم بتلواتي على الجلد يرضي ربه لكن بالمعنى أكثر فهم القرآن وذلك حتى يشوف طريقاتهم في حفظ القرآن كانت إيه كانت ليس كفريقاتنا على طول إيه سرد سرد لا يحفظ القرآن عشر آيات عشر آيات كما يقوله عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤونها القرآن أنه كانوا يقرأ القرآن عشر آيات عشر آيات لا لا يتجاوز العشت حتى يعلم معناها ويعمل بها. قارف تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا. عشان كده القرآن صلى منه وصحبه خير هامة لحاجة الناس. صلى عليه وصحبه جديدة. وعشان كده كانوا قيلا قرآنيا فريضة. كانوا قيلا قرآنيا فريضة لأنهم تربوا على ميلة القرآن. تربيه صحيحة تدبعوا آياتي وأعرفوا معانيها وأعمروا بإيه؟ بما فيها كان لما يسمع أحدهم يا أيها الذين آمنوا يكون كما قال ابن مسعود إذا سمع أحدكم يا أيها الذين آمنوا فلرعاها إيه؟ فرعاها سمعا فإما خير تؤمروا به وإما شر تنع عنه شوف؟ انتبه مش تباخل تحت الخطاب كان خطاب نسمعه لا الذين إلا ذي لا منو في القرآن ولا تمنت مفروض أي ما تسمع اللي بيقول بيقوله الذين ذي لا منو من؟ سبحان الله مين؟ وأنت رجل من هذا الإيمان؟ الإيمان المجمل كل يعني على أطرافنا كلنا ظلم أنفسنا خلينا بأي آلة الظلم الخطاب إله الذين لا منو يدخل فيه إيه؟ ها من درس مسألة إيمان يدخل فيه الظلم لنفسه يدخل فيه إيه؟ كل من قلناه لله, لله في الخطاب يدخل فيه رأي الإيمان بدرجاته من الثلاث أصحاب الإيمان المجمل، أصحاب الإيمان الواجب، أصحاب الإيمان الكامل، كلهم يدخلوا في الخطاب يا أولاد الذين مطالب. ماشي يدخل فيه صاحب مرتبة الإسلام، وصاحب مرتبة الإيمان، وصاحب مرتبة الإحسان. لأن الخطاب موجه للجميع. طيب الخطاب ده اللي عملنا نسمعه ونسمعه ده. كم سمعنا يا الذين في القرآن؟ فوقفنا نشوف إيه المطلوب منا إيه ليت إيه فيها من أمره هنا وما فهمناش نسأل عنها ونبحث عنها كلام غريب خالص وعينه وشوف المسعودة كيف فرعا سمعا ومجزة القرآن حق تلوته يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة ما نذكرنا ها الذين يتلوني حق التلاوية وقال أن يعملوا ماشي ويؤمنوا بمتشابهة يعمل بالمحكم ويؤمن بالإيه ويحلوا حلالة ويحرموا حرام هذا حق التلاوية في تفسير الصعطاء فيه الإحلام دي فين فين اللي عرف رئيس المحكمات من رئيس المتشابهات ويهو المتشابه ويهو المحكم ماشي و لا يقدر يتعامل بهكذا، التعامل مع القرآن، هذا هو التعامل عليه مع, مع القرآن، وداك التعامل السابق، ولكن نحن نحتاج اليوم إن إحنا نبدأ نعيد في طريقتنا في التعامل مع كتاب الله عز وجل، كما رزق الله منا. ماشي، طيب، فما أقول طبعاً، وداخل في تدبر القرآن وعقلي وفهم، أنت تستغرب. ان داخل اه الشيخ بيقصد داخل تدبر القرآن عقلا وفلا وان احنا مطالبين بتدبر الايه القران بعقلي القران وفي فهم القران وعلم وهو علم الكتاب والايه وعلم الكتاب هي الحكمه داخل برده في العلم الكتاب وليه؟ والحكمة والحكمه للسنه عشان نتعلم الكتاب والحكمة لازم الايه هيعرف التفاصيل لياتنا احاديث اللي بتفصل العقائد وكل ده بيؤكد لك ماذا إن العقيده الصحيحه القائمه على الايه على مصوص الوحيان لأن كده التفصيل يعرف منين ها من القرآن ومن السنة تدبر القرآن وفاني ومن معرفة السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي عشان كده كان حتى الأوائل لما يصنفوا في العقائد يصنفوا بالآثر ان شاء الله من خلص هذا الكتاب ينخلش على كتاب في عقيدة بالآثر زي كتاب التوحيد بتاع مثلا زي كتاب السنة لابن نبي عصر أو السنة لابن أحمد او اخبارك اصول اعتقاد اهل السنه تعليل الكائي من افضلها ومن اعظمها او كتاب الشريعة للاجري او دي كتب ضروري جدا قايمه على الاثر يجيب لك الباب كذا وير اثار ورس لك الاثار دين النبي محمد الايه اخبار نعم المطية للفتى افاء كلام النبي محمد نظروا الحديث واليف الراي ليله الحديث ولا ما ولا ربما جائل الفتى طرق الهدايه والشمس طالعه لا أنواع الآفار وحافظ الآفار وحافظ ليه؟ خبالك الدليل على المسألة دي والدليل على المسألة دي والدليل على المسألة دي وهكذا وده تهمل ذلك الحمد الله وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر بسا رب العجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من جملة حفظ الأسباب التي أن الله يقيم لهذا له الدين من إيه من يحفظ كل ما عرض كتابا وسنة كل ما عرض كتابا وسنة ولذلك لما الرجل الوضع أربعة آلاف حديث يحيل الحلال وحرم الحرام وراح يقول الخليفة الرجل أخبرك إيه يعني تبذرني لما كان يختاره حتى إيه هذا زندق وبعدين قال قال إيه قال غربلة عبد ماضي مباره غربلة أو يعيش عبد مباره مش مستنين لما بينه نقابل الحديث وحفظته سيفصلون بين بين إيه بين الصحيح والضعيف يميزونه فإذا كنت الرب تبارك عليه يقايد كل حصل من يميز بين ايه بين الصياح والضعيف وينبذل جوادن كبيرة عشان كده أحلى بنقول إن الإمام الشيخ الألبان رحمه الله يعني هو علمت هذا الزمان في هذا الباب جهده في هذا الباب كل المعبدين بعد ما وصلوش عشرة معشاره لسه في إبن الحديث وأصاروش هذا ما الناس ما عرفتش أصلًا السيرة الصحيحة ولا اللي راح بكتابيه. كثير من الناس يظن ما بالحقيقي. ينقل كلام بس ده هو آخر. إلا ما راح من الله. وقليلهم ماهم. فاين ما ترى سلسلة صحيحة أو سلسلة ضعيفة. فاين فاين نأخذ كتاب كرائي غلييل. فاين نأخذ مشروعه في صاحب ترميز وصاحب ابن عبد وصحيح ابن ماجه. وكتب الصرر وكتب الصرر وضعيفية فان زي سائل الجن ومعيد الجامعة فن فن فن فين فان عدرك خير كتب ايه فلابد يجارب رجل فضله وبعد ذلك اخبارك تكلم عن مثلا الماقرب او يتجهز سبعين الف حديث دراسة دراسة وما ودراسة مش قامة مش حد مش مني من كلام حد او على كمبيوتر بيطلع ويخرج ويضحك عن ناشا لك ده محدس ومعقل لا ده دراسة دراسة على الرجال يمسك كتاب كان في المكتبه الضييره هو بيلعش ساعات على السلم ويطلع ويركب ده في كتب ما بيذكرها في في لازره مخطوطه نقل منها في الرجال والاساميه لازره مخطوطة في المكتبه الضييره بتطبع بعض فدهوت غريب وحاجه عجيبة يعني ذكرني فعلا بالسلف وصبره رحم الله خطره المساعه يوم خبطتها توجد تقول انت هتقول الحكم في الحسن الغير معروف المبتدئ يعني ممكن واحد جامع طرق وغيره لم يجمع أو لم يصل هذا الجامب ده حسن أو لم يحسن يقوم أنت بقى تعترض وتتكلم عن هذا الإمام العظيم ليه لو ده نوره كل أحد يعرف قدره ويعرف حجمه إنتاج العلمي أخزر إنتاج علم في هذا في علم الحديث رحمه الله رحمته نواسعة فمن جملة علم الكذاب والحكمة أن ربنا يقيد من إيه لأن هذا تفاصيل هذه من جملة العلم والحكمة ماشي يا جماعة وحفظ الزكر والدعاء للخير والآن كل ذلك فروض في رقبة الأمة فروض كفايات عشان كده هو ليه إن الإيمان المفصل لا فرض كفاية لا يبقى في ناس تعرف تفاصيل لا يبقى فراسطينة من تعلم العقيدة على التفصيل ويتعلم فقه على التفصيل وتعلم كذا على التفصيل ليه فروض كفاية فوبيبين لا إنها فروض كفاية هذا الكلام لأنها من إيه زي ما قلنا من داخل في تبليغ ما ما ما ما اخبارك ما بقول سبيل الله ما بعصى الله برسوله من تلاوه القران داخله في تعلم الكتاب والحكمة في حفظ الذكر ماشي في الدعاء الى الخير في الأمر بالمعروف والنهي عن والدعاء إلى سبيل الرب الحكمة والميض في الحسنه دي كلها فروض كفايه طيب أنا بقولها على التفصيل ازاي ان القرص عارف انت تفاصيلها فاكرك وكل وقت حسب ما يحتاج يعني حين نهارضة الحرب اللي بتشن الآن دوت على شريعة شريعة الإسلام والزعم بأنها بقى لا تلقم العصر وأنها تأمل وأنها بتقطع الإله يلزمها أن نتعلم ما حصل الشريعة وأن نتعلم الردود على هذه الشبهات وأنه بقيم بالبلايين والأدلة بطول كل هذا الكلام وأنه كلام باطل ليست له ليس له نصيب من الصحة حتى نذب لله أصبح ايه كل ما تظهر آفا من الآفات لابد من الإيمان التصدي لها والرد عليها البيان وتفنيدها لابد نحن نعرف إيه محل المزايا اللي جاء تقولها الجديد دي تقولها اللي برا ليه مش جديدة جديدة لا يعني طرحها الآن بهذه الصورة في بلادنا لكنها موجودة من قطر إيه أصلها ومخالفتها للإسلام وإيه المصطلح دي مصطلحات محركة المصطلحات بفهوات الأمنية محركة المصطلحات وأقسامها زي شيخ الإسلام موضح في دارة عارض العقل والنقل إن في مصطلح فاسد ومصطلح صحيح ديماً أهل الباطل يعمل يجيب لك المصطلح الفاسد ويران أجله ممكن يكون بيحتمل من علامات المصطلح الفاسد إن يحتمل حقه باطل حقه إيه؟ وباطل فهو يروج له بخصد بعد ما يكون خلاص رسخ لدى الناس يبدأ يتلف معناه معنى الباطل عشان كده لازم يكون أنت على وعف وعارف إيه المصطلح ده وإيه معناه وروح فين جاي من ماشي وما ينفعش زي زي ما بنتعامل مثلا زي ما يجي بعد شوية كده في في مشارح العقيدة ان الأنفذ المجملة ما نتعاملش معاها لا نقبلها على عميها ولا نرودها مطلقا اللي زي الجهة ماشي لابد ان نستفصل فيها ماذا تقصد ان كنت تقصد بنافي الجهة نفي العلوة وكلامك باخل تقصد بلا في الجهة إثبات العنو إلا مغير لكن سير جاهد تنفع حق عشان ديم القواعد إن الألفاظ المجملة أو المصطلحات المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا إنما يستفصل فيها فما كان فيها من حق نثبتناه وما كان فيها من بطل ردناه قبل مصطلحات القرآن نفسه إنه لدي الحق هذه تدلع الحق على طول مباشرة شاكيله يتعامل مع المصالحات الصحيحه اتفكر لك معايا ازاي مساله تريح عشان نكتب بيان ما والله في اكثر من كتاب لكن لحد الآن ما يعني في كتب متعددة ان شاء الله كان في كتاب معين لسه ما ايه في كل كتاب بيتكلم من جهة ربنا يصلح حاله حد يخد بحث في هذه المساله ان شاء الله ماشي جماعة جماعه ف انه والمجادله التي هي احسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فواجب على الكفاية منهم يبقى يعني عرفنا ما مفصل ليه واجب على الكفاية عشان كل ما سبق طيب بعد كده وأما ما على أعيانهم اللي هو وجوب العين بقى فهذا يتنوع بتنوع قدرهم آه يعني ايه ماشي وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم إن الوجب على الأعيان ليس الناس أو المكلفون ليسوا متساوين فيه الواجب العيني مش كل اسم إيه إنما هو حسب تنوع القدرة ومعلومة هذا تفاوت والله عز وجل قال واتقوا الله ما استفعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذا قدرته على الفهم أعلى من هذا يصدعني يفهم هذا الباب وهذا لا يصدعني يفهم ماشي يصبح هذا الذي يمكنه فهمه مطالباً به وهذا الذي حجز عن فهمه ليس مطالباً به إلا من حيث الجملة إلا من حيث إيه؟ الجملة ده رحمة الله بخلقه مش كل متساوون في هذا الباب فمثلا يقول طبعا طبعاً ده, و... ده الحاجة حسب القدرة حسب لئي؟ القدرة وحسب الحاجة حسب لئي؟ الحاجة يعني احنا في الزمن ده أول بتظهر لنا مزايا بفكرية وخطيرة جدا وهي بتظهر لنا والروافل عادوا من جديد بصورة كبيرة جدا في الفضائيات وفي الجارة والإعلام والشغل السري والعالة دي مش بخليين والبرضو اخبارك الصوفي نفس الكلام وأفكار شدة والبائية والقديانية لهم دوقت الفضائيات ولهم تبعهم وكذا والمزاج السريعة الماسونية والمعاقطة ولا كل المزاجين قدامه يلزمنا الآن من الأمور التي تلزمنا لعدم بحاجة أن يكون فينا في كل ما هو من يستطيع تفنيد شبه وبيان أباطيل كل هذه الفرق الضالة بيانا للحق وزدّن عنه وحفاظا على جامزة لكل يقول حراسة الدين ايه دي حراسة الدين حراسة ليه؟ الدين ده في باب العقائد لازم يبقى عند اللي يجيب شبهات المعطلة ويرد عليه آه وعندنا في التكفير وعالم مضيوب التكفير المعين يبقى لازم نتعلم ضيابة التكفير المعين عندنا للسنة والجماعة وهي الناس في دهولة مش نواقد واللي بيادة يقول لك ايه حاعد الناس كلهم مؤمنين من هذا من وجه هذا من آخر ويمونين بقى الأداء. شبهات خطيرة جدا دي كلها في مسألة ايه ده الدلال ده في مسألة ايه في مسألة الايمان والكفر في بقى لازم يتعلم مسألة الايمان والكفر على... بنقى مع كتابه صنع طيب عندي اللي بيتكلم ده اخبارك يحرف في الاسماء وصفاته بحطن ويصير شبهات المحطلين من جديد يبقى لازم يكون عارف كل الردود على هذه الشبهات عشان هو دفع على الحق ودفع على عقيدة أن السنة عقيدة اللي تدين لا بها. وعندي في البلاء اللي براه شباب المبتدع يروحين من جديد يروحين من كلام الكوثري وكلام الغمار وغيره ويتطلع للناس. خد بالك كل ما تكبر هذه الأفكار الأفكار طلعة. وعندي ذا اللي أخبرك التوحيد واللوحيد العبادة اللي بيصير شباب من جديد في توحيد العباد شباب الغماريين. وروجها للناس يبقى لازم أكون على علم كل هذا والرد عليه آه يا ريتك ده مش كلا بس مع الفرق الضل والروج عليها وعندي اللي عمال الكيم عن والعقلانيين والمدرسة الاعتزالية والعقل. يبقى لازم أعرف الرد على هذه هذه المدارة وهذه المذاهب الإقلم والحرف والزائغة طيب عندي بعد كده كمان بقى الحاجات الجديدة ده فضلا بقى الفرق الكافرة اللي البهاية والماسونية والنصيريين والدروز كل ده خبصاته حالي درواز ما في فرق ضاله ما خرجتش عن الإسلام خدت باليك أنت الفرق النارية وفي فرق ما شاء الله رجع بالإسلام خارق عن الإسلام خالص اسمع والدروز والنصيريون والما أخبركوا البهائية والقديامية كل ده والاحمدي كل ده دائما خارج من الإسلام تماما طيب إيه شبابه والردود عليها وكل اللي هو اللي هو أذناب دلوات والناس بتادعوا والناس بتادعوا من سنوات وطبعاً النظام البائد المجرم، أصلاً كان مضايق جداً على دعات العقيدة والتوحيد وكتاب السنة وفتح البلد على مصريين. يعني من سنوات قليلة قرأت خبر اجتماع الباحيين في في المحلة الكبرى عشر تلاف. الله علّم دوا توصلوا كه. الله يا أبو لا يا رقم لا لا لا لا لا فيش الله. وكل الباحيين لا لا. ومعهم السفير الإسرائيلي ويطالبهم بإنشاء حزب وغيره للأسف من من يتسمى بالإسلاميين في الزمان ده ده لسه ده كمال راح يقول على الواحد يقول لك مفيش منع أن الشاعة يعملوا حزب والبيان يعملوا حزب إن الله وإن الله باي ما يدي اللي برالية بيها هي بتا... هيتوفتح على البحر حرية الزنة كل واحد يعمل اللي عايز يقول له ده اللي عايز يدعوه العمر خطير ولا مش خطير خطير ما لازم نصبر وليتعلم مسألة ولتعلم لا دخ ده الحرب دا رؤية جماعة كبيرة جدا وهذه الفرق معينة من عباد الله بصورة كبيرة لعداء الإسلام ما هي دي مسألة خطيرة الحرب الداخلية دي مسألة خطيرة والواقع مر قليم والصراع مرير فعايز ناس تتاهل لرد على كل هاد لسه المخنثين جاون وفجأة نبى الترح الدار المدنية والليبرالية والديمقراطية و والمجتمع المدني وقاليات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني وغلبة عمات كلهم جديد والناس عملا ترد نصيبها والله امر يحتاج الى تفصيل دراسة عشان ينظر نميز بين الصواب وبين الخطأ والحق والباطل يبقى الناس ما ايه ده الوجب هنا بقى نشى عن ايه عن الحاجة نشى عن ايه الحاجة حاجة كل عصر شوف أنت الناس بتثور أن السلفية مجرد أن نقعد أدرس عقيدة أو فقه وخلاص على كده أو ندرس مسائل العلوم الشرعية وعيش بقى في زمن غير الزمن اللي احنا عايشين فيه لا من ألأك كده دي السلفية ومال عمد كتب نقض منطق ازاي ورد على رصة وفنة حججو ازاي وكده ترى تعرض العقل والنقل ومسك كل الفراغ الكلامية وقمعها ازاي ده مكنش سلف ولا اين ومن أجل السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدر قاطع دابرهم ازاي؟ وغير ذلك وغير ذلك وابن القرم تلميذ وكل علماء الإسلام وكل عصر ما فيش بينا هتظهر إلا واكتسوا إيش حتى في عصر ده بفضل الله مثلا الباقية القديانية تخرى قطب الشيخ إحسان إليه زهير رحمه الله هذا الرجل يعني العلامة الرجل اللي تصدى لك الرئيس في إخبارك جمعية الحديث في في باكستان وكتب وتصدر الفرق الضالة قتلوه قتلوه طبعا أخبالك أصيب في جرح ونقل إلى السعودية ومات ودفن بالبقية عند من يحب عند الصحابة اللي كان بدافع عنه رحمه الله ورحمة الواسعة وصلى على الشيخ ابن باز العلماء مش معناه كل دفن في اللقاح خلاص بكده يا لا فممكن يدفع رسمية و... يعني رسمية فمشكل ودركت واحد عشان تنتبه لكن أقصد رحمه الله قتلوا لأنه كتب كتب رائعة الشيع والسنة وكتب عن البعية وكتب عن القديانية وكتب عن فرق الضلة فانت شباة دي رحمه الله ورحمة الله, ورحمة الله عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ماشا جماعة والشيخ محب الخطيب رحمه الله كتب في هذا برضو كتب عظيمة وغير ذلك من الكتب التي كتبت بتفردول على الفرق الايه وفي زماننا طبعا الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله تعالى في السلاسل والشروح العظيمة ماشا دلوقتي ده منهم مقامت الصورة الايرانية وفي فرحها وهاتك وبعد حقيقتها وعفظاه الله وجعل الله هذا في ميزان حسناتي، فالمسألة يا جماعة لازم ايه من معرفة التفاصيل للردود على هذه الأباطيل ده ما بتشأل من ايه من الحاجة من الحاجة ما في مالك فشوف هو بقى الشيخ يقول لهو ما يجب على أعيانهم ها يتلاعب يتنوع بتنوع قدرهم من معرفته عشان كده ممكن في مكان يجب عليك شيء مش مكان آخر انت في موطة أو في مكان ده تكفير وعمل يطرح شباة التكفير لأن تتعلم دوابة التكفير وتعطيها في صبح العبر وترد على الشباة دية عشان تقدر تقفل يبقى المحافظة بتاعتنا احنا من أهم المحافظات في هذا لأننا بلقى شد المحافظات في هذا الباب خدت بالك نص الله السلام والعافية وقالزمنا الاجتاء ودرست المسأل دي بالتفصيل هيا راجئ غلص لسه ليقهو كان معهم فترة وستبولوا بيرحون من البيوت يدعون إلى الله سلم وليس لازم متصلين بين برو وأكل ذا رجع وعلم تقويسه وبيروح المساجد ويشتغل في المساجد ويعمل شغله خلاص هو ما صلى الله سلم والعافية ها كله رجع خاتم لك كله رجع حاتل كان واقف وساجد كله كان إيه خلاص مسلا الفاتح باب سال خاتم لك ما يجيب من عفة الفتح بس لازم نستك ته بمنهج واضح بين وتتصدر كل اللي المخالفات طيب ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم لفروض العين وفروض الكفاء الناس ما لازم عارف هو الفرض العيني وفرض الكفاء ماشي يا جماعة ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيق ما يجب على القادر زي لك من شوي ما بيستوهوش لا يستوى العاجز لا في مزيل مسألة خلاص ليس مطولبا خدت مالك بمع الذي يستطيع هو الذي يطالب بتعلم المزيل المسائل. لكن الذي في المسلمين ايه من يتعلم الدقائق والتفاصيل لازم ماشي طيب ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لا يسمعها اللي يسمع النص ويفهمه نص ايه وحديث يجب عليه ما لا يجب على غيره لازم لا يسمع ليفهم مش لازم يصنع في نواقف ساكن لا تنظر ما في وسعي اذا حجزت خلاص لكن ما ندعيش العجز ابتداء وتقولوا عملها كده ايه اتعلمت انا مش مطالب لا ما هو انما العلم بالايه بالتعلم والله خرجك من بطول من بطول يبقى هتيكم لا وما هتيكم لا تعلمون شيئا طيب وايه جعلكم السمع وابصار لايه وهنا في ايد عشان تستخدموها بالتعلم استخدموها في ويجب على من سمع النصوص وفاهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها ويجب على المفتي والمحدث مفتي ليفتي الناس يبين الأحكام في, ليه؟ في المسائل في المسائل تفرق بين الحكم والفتوى في بين الحكم وليه والفتوى الحكم ثابت لا يتغير الفتوى متغيرة الأحكام اللي هي خطابه ما المتعلق على المكلفين اقتضاره وتغييره وهو أبعد انتبه الاندي في غاية الأهمية انتبه لكوزيابي إيه اللي خلى في الناس كتير الحارة في تدابه بالجهاد وغيرها أنه بتفرق بين الحكم وليه والفتوى أو الأمر رفع المنكر أو غير زيادي. أنا عندي الحُق ثابت. الحُق ولا الخطاب ما هو دوَاجب أو مندوب أو حرام أو مستحادة أو الآخرة. نحكم التكلفة أو نضعه. ماشي. بس وياه حُق. الفتوى انزال هذا الحُق على الواقع المسألة. إنزاله. عشان كده كت الفتوى لا ايه لابد لا من ضابطين. أو حكم شرعي وواقع مرعي حكم شرعي وواقع مرعي هنزل عليه يعني الفتوة منكتها فتوة منكتها غير الحك منكت الحكومة بالوجوب والفتوى بالمنع شوف العكس زي ايه أمر بالمعروف أنا عندي لو واجب والنايع عن منكر واجب إذا كان يأتي بمنكر أكبر منه لا يجوز لا يجوز ليه لأن المقصود من النهي المنكر ايه ازالته انت كده ايه زلته ينفع لما تكون مثلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنتهم ويكون الدين كله لله اه كحكم اذا كان بعض الدين لله وبعض لغير الله وجب القطع حتى يكون الدين كله لله كحكم فتكفوا بقى والناس مش ضعافين ولو خاطله هيبيع اللي في ايديهم يبقى كله غير الله ينفع؟ لا قد تبالك يوم نعمل شرح بين لأنك كده ما خلتش دي, اللي انت خلت دي اللي غير الله يعني ما كنا مثلا في فترة التمنيات والتنفاوية التسعينات معل المساجد زي كده وكنا بنجي برضو الفيوغ ونقعد نتكلم ونشرح للناس وندعوهم وجاءت روح بعض الأخوة حلس ما حقوله ده واحدة كل هل مشروع؟ البره كنا بنا شوف وندخبارك نعلم نعلم وخوفيا وسررا وعشان ندي ما وعدنا بعض الاخوة عشان نتذكر باب ولا كتاب ولا مسألة نفضل احتاط لها وخبرك ونتحرز ونبحث عن المكان والزمان ما متابعه وراء وراء وجاي وشغلا عشان نعلم وخبرك المسألة دي كل الفترة مضى على اعصابنا والله وكل لحظة متوقّر نمرها كشف وربنا يسلم امرك وربنا يسلم طيب بعد ما كانت مفتوحة طيب لما لا جاء ربنا يكير من الوقت ما وتفتحتان والبعض يخبط ربنا حالنا تاين ده ينفع ده مفع أهلا حاجة غريبة العقل من التعص بغيري ورفض الكارة والتجارة من فشل حتى يمت مفعش عزيزي لا لا لا فقه ولا كلم العلماء لا جوز تغيير ممكن على كارة بعضنا جاءت كلام ابن الشيخ نسام تمام رحمه حدي مسا شوف انت فاله وانفاته كما ذكر ذلك في الإعلام الوقيين عامه ابن القيم رحمه الله والرجل التاتري بيشرب الخمر فهم بعض التلاميزه عشان ايه شرب الخمر حرام والأحرام فسألا مفيش فيها خلاف فعشان في الشيخ الإسلام نتامع ايه قال دعوه يا خبر نتامع يسيب شرب الخمر يمكن منكم واحدة تقول لك كده قال لا يسكت على المنكر يرسموه، شوفوا بقى هو بقى فقه العالم يقول إنه ما نوعي عمل لأنه عن ذكر الله وعن الصلاة واذا اذا فقت قتل شوف يبقى ده عشان إيه هيسفك دماء المسلمين يبقى يدفع لحد ما ياخد موت يبقى في فرق وازم بين المصالح والمفاسد ده الفتوى بقى ان تتوازن بين المصالح والمفاسد عشان كده بنقول لاخواننا إن السلفية ماشيه ان احنا نقعد نعلم ونسيب الواقع هيبقى علمك ده هتطلع على الناس باحكام ما نقدرش نقول الزمان اللي فات ولا الزمان اللي فات كان له الناس اللي حكمت بالوفقه ولا اللي احنا عايشينه واللي جاي النهارده هيبقى عامل ازاي يبقى جيت في فقه لا زمان لها ما انت عايش بعيد يبقى لازم تكون انسانيه مع التعلم الشرعي الى الغماس ومعرفه الواقع وكل التفاصيل اللي فيه عشان الناس تعمل عباده صحيحة عباده صحيحة معناها ايه وعلى ضواه تقبلك الله عايز ايه؟ واه لابد ان احنا نفهمه كويس وده من النقاط اللي نتكلم مع الناس يا جماعه ده دي يجي عبد الله سيزع علوان لا لا انتوا ازاي والسلفيين لهم دعوه بقى عمالين تكلمونا في العلمانيه والليبراليه والمضيعوا لنا وقتكم في كذا وتتكلم امال أنا امال يا ابني الحلايه مش دي كل مزايا هدامه ومزايا بتنسف في العقيدة وحاجات خطيرة وحاجات عايشين المسلمين وهي بتتكلم عن الماده الثانيه وتتكلم عن مش عارف ايه امال فكرت ايه؟ مش السلف ومنهج وتغيير الواقع وإقامة للدين زي ما حرصت الدين سياسة الدنيا بالدين عشان لو تنزل المسائل المثال إيه على وضع الصحيح فانتبه لهذا ففرق ايه بين إيه الحكم والفتوى هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحديث يسألوا عن القبلة في رمضان رخص له واحد جساء لم يرخص له الحكم تغير اه الحكم واحد. ايه اللي حصل باه الشخص اللي تغير قال في ايه ها خدت نظرنا في زي الذي رخص الله له شيخ كبير والذي رخص له الشاب اه ده مشايخ من نفس بيقع في الغم لكن ده ممكن يبقى ايه يملك قرب اهو حسب الايه واذا كده اه مشايخ الدعوه السلفيه كل شويه بيطلعوا لنا بيان ما كل وقت لهم لبسات دي دي مدات وليس ذم ذم عند الجاهل والجاهل من العلم اعداؤه ده متر ان حسب كل واقع لأن كل واقع له ملائمه حسب الملابسات الكلام مش كده على عوائن كده لا ما ينفعش كل حاجة لها ضابطها لها ضابطها فاترك معايا زي لازم اسئله تبط دي م... زي اتصل بيا بعض الاخوه من القاهره قال لي من فترة قال لي خلاص بقى تيه يعني انت من 3 4 ايام أي مسألة منهجية بخش على موقع أنا السلف يا صوت السلف لأنني ما عدت أسقلها في هؤلاء قال لي حاجة غريبة أحد المشايخ ينركبها يقول لنا سأخرجوا أخرجوا في المضاور القول حصل سماتي في درس على قناة الناس يقول لك أنا قدت متوقع أنه لن يسقط إلا إذا سخص عشر أو عشر مليون أمال تقول نخرج أخرجوا إزاي وأنت متوقع أن عشر مليون يسقطوا. أمال في الحرمة الدماء لما أنت متوقع تقول لنا سأخرج إزاي هو ازاي؟ تعدد العشره والقرابين ينفع؟ قال لك وغير ذلك بعد ذكر لي حاجات من هذا القبيل ليه في مساله الفتوى تحتاج إلى ضوابط لو الشافعية رحمه الله عنده مذهب القديم والجديد يبقى كده الشافعي ما كانش على علم وان ده دليل على وصول قديمي وصول قديمي لان كل وقت له ما يلايمه الامام الشوكاني لما عن تغيير المنكر بليد وإذا كان سيجره اضطاله على الايه على الدعوه و... وتصادر الناس كده قال يرتفع الوجود لا بل يرتفع الجواز يعني يصبح عمل الذات بتعمل عمل غير جائز محرم وانت بتظن انك تحسن صنعه انك تحسن صنعه لان في ضوابط ضوابط لازم ايه نفهمها كويس في فرق بين الحكم والفاتورة، ودي من أهم المسائل في مثل هذه الأزمان، لأن كل يوم الأرض علينا جديد. انت ممكن تتكلم في حكم عين تجيب مشاكل كبيرة، يبقى لازم في فرق ما، وخاصة كل واحد متربص زوائتي، بالسلفية والسلفية الحرب شدي جدا، ختبارك انت لازم عندك ضوابط ومراعاة للض للواقع، وانزل الحكم عليه وتفهم قبل. طيب. أنا بس طلبت أنا عشان ذي مسائل من اللي احنا عايشينه. احنا هنتواصل شوي في المقدمة من مسائل ضرية عشان نستبصر طريقنا. على المفتوح المحدث طبعا معروف المحدث إنه هو يعني لديه علم به بالحديث باكسر طرق الحديث على بعض التعريفات. والحاكم بيحكم ويقضي هذا معنى. ممكن الحاكم اللي هو في الحديث بس هو الغالب هنا اللي حكمونه اللي هو بيحكم ويفصل بين الناس القاضي يجب عليهم أن يجيب على غيره. يجب عليه حتى من دقة الفهم في تحتاج تحتاجها لدقة فهم مش بس مجرد لإيه مش بس مجرد الحق حتى يقضي لأنه بيحدث لبس وخصومات وطرح الأدلة وحجج فيكون عنده خضرة على على فصل القضاء بين الناس في هذه المساء يجب عليه أشياء لا تجب علي على غيره ما لا يجب على من ليس كذلك نقلص من الجزية دي إن الواجبات تتنوع بتنوع قدرات المكلفين أو الحاجات حاجات المكلفين ماشي أو بحسب بايه موهبه شرعه بس حسب موهبه شرعه طيب موهبه ان يعرف ان عامه من ضل في هذا الباب اه خب احنا كده في اللي فات كله تبين لنا ان الهدايه في هذا الباب لو باب العقائد متوقف على ايه ها الهدا متوقف على ايه على الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة الواحد صح وتدبر الواحد مش كده خلاص الكلام صح اه يبقى عمك من ما يكون سببه ايه سبب ضلاله تفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ماشي ها ايوه يبقى وانما نعرف ان عمك منضل في هذا الباب او عجز في معرفه الايه الحق فانما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى أما التفريد بالنور ظرف في مجالدين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف نفسه وتعلمه والبحث فيه أمر بلى إنه إيه يظل سواه السبيل أو وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته أو ترك النظر والاستدلال يعني تدبر في دراسة النصوص في فهمها ودراساتها دراسة صحيحة بفهم سلف الأمة يبقى لما يهمل تعلم الكتاب والسنة الوحيدة ويهمل تدبر وفاهم هذه النصوص الشرعية بفهم السابقين يترتب على ذلك ايه؟ الضلال يترطب على ذلك ايه؟ زي ما الهداية مترتب على الهداية على التمسك بنصوص الوحيات والنظر فيهما وتدبر معالهما زي ما ده الهداية عكس ملايه الضلال فما فلما أعرضوا عن كتاب الله يضلوا فلما أعرضوا عن كتاب الله يضلوا انتبه وده من الأسباب أنا بربط لك دائما المسألة بواقعها إن إحنا بنركز في كدعوة سلفية وعايزين نقل ونقول لك عمل ترتيبه لازم يدعوه منظمة وعمل جماعة من بس دائما بنركز لازم نعلم الناس وما نقدمش أي حد إن بعد نتعلم ليه؟ لأن احنا وصلت من الإفراط والتفريط وصلت من الإفراط والإيه؟ والتفريط أهل التفريط والإفراط تفريط في هذا الباب فئة تهتم بجانب التنظيم جدا بغض النظر عن أهلية هذا الذي توليه يقول لك أهل درج حركي وحضرت أخ الحركي ما عندهوش حاجة من الشارع ويجي يقدمه هيعمل أبقى الأخ ده مش الحديث قال لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله على أقبض إه؟ زيان زيان لا يقبض العلم ها انتزال العلوم صوروا هيك ناخد العلم القبض العلماء حتى إذا لم يبقى عليهم واحدا اتخذ الناس رؤوسا جواره فسرفوا واقتوا بغير علم فضلوا واضلوا اه يبقى انا خليت الراس لجاهل ايه اللي يحصل هيضل وهو يضل غيره يجي تعمل محور صحفي لا الإسلام ليس كذا وكذا أي ليس ليسا فيك يا حمي تبا أنت ما عندكش علم دايات وأحكام قطعية الدلالة والثموت يا حمي ما تتكلمش إسكت إن كنت عاجز شغل قد يسمو الكلمة جميلة معناها يعني يقول لك من كان عاجزا أو لا عن نطق الحق فلا ينطق بالباطل اختيارا أبدا ما ينفعش الكلام بالباطل اختيارا أي مكره والدائشة جالفة في كانت قول مكره لا لا اقرأ خذت بالك انت ازاي لكن اختصرا احضر ما اتكلم مش قادر اسكت يكتب ايمانه لكن اقول الاسلام في فاشي الحتة دي وهو حتى ما كده ضلت الناس السبب ان هذا المقدم اللي هذا الرأس هذا الرأس ماشي لم يتعلم دينه قدم حسب معايير أخرى غير معيير لا لازم نكون عنده فهمه فيه ولازم يكون عنده نظر ويكون زي بس مع العلم الشرعي ده أمر مرفوض لدينا تماما يعني ما ينفعش إيه إيه ما ينفعش جنان من لجنة فلانية ونجيب أخهما ده يس حاجة لجنة زكاة لازم يدرس فقه الزكاة ما يخبط خبط شغالين في جمعية عاملين جمعية لازم يدرسوا إيه إيه ما صار في الزكاة وإيه فق الزكاة ولا دي ازاي ولا واحد مطلع مال لأ عليك حاجة معاية لما ينفعش صرفها في غيرها ودي ما ينفع وإلا هيا بعملان هيخطط وحكم بغير مانزل الله يعطيه في غير موضعها وفي غير موضعها ولا أخبط ينفع منفعش فحنا بنقول هو مثل هذا مسلك مرفوض ده مسلك لين ده مسلك ايه خدت بالك انت زي طاق وجانب تاني خدت بالك انت زي افرق ده, ده مصلك اللي هو المفرط مصلك اللي هو الغواء التفريط اللي لك لا بفيش عامل جماعة خالص فيش اممال الواجبات تجي ازاي وبعدين انت اممال القديلة العامة دي توضيفت اممال لك خصصها الشيطان مع الواحدة ومن الاسنانية ابعد والراكب شيطان والراكبان شيطانان والسلاسة ركب وذيب من الغنم يأكل ليه وصلنا معكم الذين واغواهم القواصية وتعالوا على البر والتقوى والتأخوة وده كل توقفة العمومات دي ده حالة والواجبات الجماعية تعملها ازاي؟ نيجي بالواجبات الجماعية ازاي؟ ما احنا عند الواجبات؟ واجبات فردية وواجبات؟ جماعية؟ هو الاسلام يرجع للحياة ويعوم الارض بمجود فردي؟ ها؟ تحكين الشريعة؟ اروف العلمنكر؟ جاهل سبيل الله؟ واجبات التالي ببريعة في العالم بالتاع كذا وكذا وكذا وكذا وك طيب مش عندنا، العمّة مطالبة بقى هذه الواجبات؟ صح؟ وعند الوسائل لها أحكام المقاصد وما لا تتم من الواجب اللي بيه فهو واجب يبقى تتم من الواجبات دي ازاي؟ نجيبها ازاي؟ وتخرجعها ازاي؟ حتى ما لك ازاي؟ فهذا كلام غريب وبعيد يبقى المسلك يكون وسط ايه الوسط؟ اه يبقى فيها حمل جماعي وصحيح ولكن بايه؟ بعلم وشرع ووفا أنت بعلم وشارع يبقى أنت كده بفضل الله تجنبت المسلكة ده والمسلكة ده وأكد بما أمرك الله عز وجل طيب فالعرفة لما عرضوا عن كتاب الله قلوا كما قال تعالى فإما أتيمناكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا أضلوا وأشقى ماشي ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكة ومحشونه يوم القيامة أعمى قال ربي لي ما حشرتني أعمى وَقَالَ كُلٌّ تُبَصِّرَ قَالَ كَذَلِكَ فَكَأَتُونَا فَنَسِيتَ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى الآية هنا ذكرنا عبد الله رضي الله تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا ظل في الدنيا ولا عشق في الآخرة ثم قرأ هذه الآيات يبقى أن قرأ القرآن وعمل بما فيه يعني وما يستطيعش أن يعمل إلا يتعلم إذا لازم يتعلم مع القرآن تعلم آيات العقائد وتفاصيل هذا يأخذ العقاب من الكتاب ومن السنة لأن القرآن أمر بالسنة منبال حجية السنة ووجوب اتباعها في مواضع كثيرة في كتاب الله عز وجل ويلتزم بهذه الأيات عقاب وحكاب وشعاء وكذا يأخذ كل من القرآن إذا رجع بدينه إلى القرآن فأخذ العقيدة وشريعة وعبادة وكركة فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة لا يظل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وكما في الحديث الذي رأى الترمذي وغيره عليه علينا دراعنا الحديث طبعا ضعيف لكن بعض صحاحه منقوفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى جميل كما يقول الشيخ للبين رحمه الله الناس ستكون فتن قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله في نبع ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالعزم من تركه من جبال قسمه الله. الله ومن امتغى الهدى في غيره أدى الله الله وعلمه المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم والذي لا تزيغ به الآواء نعم لا تزيغ لأنه حق بين حق بين حص من الزيغ والضلال ولا تلتبش به الأنسل ولا تنقض حجائبه لا تنفض إلى يوم القيامة تجد بخبية جديد يفهم من القرآن، ويخبر، ويتحدى سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم، حتى يتمكن لهم أنه الحق ماشي معا؟ طيب، وشوف حتى الكلام بحكم وبينكم، وهو الفصل ليس بالهزم حكم وبينكم، يبقى نفس البينة ايه؟ القرآن، طبعاً ده موجود في آية كثيرة في القرآن فلأ يا رب لا يقول حتى يحكموك ماشي إني الحكم إلا لله أمر الله تعبدوا إلا إياه أف حكم الجاهلية يا من أحسن الله حكم اللي قام يوخيرون آيات كثيرة آيات كثيرة يقول لك الله اللي جاب للإسلام والدين الكلام اللي بتواجه اللي جاب للإسلام السياسة سبحان ربي من اللي أنت تفرق بأن كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القصاص يمفع طيب نودي بينها السارق والسارقة نودي في حكم الجاهلية يا بغول. نودي فين اخبارك وليكم في القصة صحيات ويقول الالباب نودي فين واحد يعمل ما استطاعكم نودي فين انزل حب في السلم في الاتفاقيات والمتعامل مع مع الأعبال ورسمون قنوة دولة نودي فين احكام الكتاب الدين والمواريس والمعاملات مش كلها في القرآن واحكام الجهال وغيره وغيره وغيره وغيره وغير نودي فين احكام كلها يلا عندش حاجة اسمها الاسلام دين ودولة نظام شامل وفي القرآن ده آيات القرآن والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا كده المخالفين ولا غيرنا من المخالف اللي عايز يفصل ويخلي الدين على الدين وغيره تشعير تعب منه من مخالف هو ده عزبت المعظم آيات القرآن والعزب الله كلام باطل ما ينزل الله بني السلطان ما شواء الصراط المستقيم نعم الله الصراط المستقيم الموصل للحق الصراط المستقيم والموصل الحق التي أمرنا باتباعها وارتزامها. وعلى قدر ثباتك عليها في الدنيا يكون ثباتك عليها في الآخرة تبا قول ابن القبير على قدر ثباتك على الصراط المستقيم في الدنيا اللي هي كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ثباتك يكون ثباتك هناك وعلى قدر سيرك يكون سيرك هناك الجزاء من جنس العمل كل مقالفة مساعدة في الخيرات علما وعمل ودعوة ماشي كل ما لك بإذن الله إيه على الصراط من على النار يكون مروك كالبر قباقك إيه وكالرياح وكالجويد والخيل ولا على قدر سيرك الجزاء من جنس العامة إن رات أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك معادلة واضحة إذا رات أن تعرف ما لك عند الله فأنظر إيه؟ ما لله عندك مشغول به بتاعاتي وعباداتي وديني ونصراته واذا همك بالليل والنهار يبقى أبشر خيرا ونسال الله التوفيق والتسديد والقبول والقبول الذين يرون ما آتاهم وقلوبهم موجهة الى يا ربهم راجعون لازم بقى ما تخاف من القبور سيدنا عائشة قالت يا رسول الله رجل يسرق يؤذن لي وقص من لقاء الله قال يا بنت الصديق لو ايه يصن اخبرك ايه وأصلونا تصدقون وأخشونا ألا يقبل الله منهم إذا جاز ربكم القبول والسلام وتستحضر النية والتجرد والإخلاص. طيب، ولم تزيق به ولا تلبس به ألس ولا تنقض عجيبه ولا تشبع منه العلماء نعم الله. ماشي قال به صدق، من قال به صدق، وتمت كلمة رب صدقا صدق في في الأحكام. وعدل في الأحكام ما فيش عدل في الإسلام فيش عدل في ما أنزل الله أخباره سابقة وأحكامه عادلة عادلة أنا أنصحكم أن تقرأ بس تفسير الشيخ الشنقيطي في أدواء البيان عند قوله تعالى إن هذا القرآن أهدي للتي أكبر في سورة الإسراء ماشي؟ لا توقف أنا أسأل المرة جاء نشوف منه إقرأ إن هذا القرآن يهدر التي هي أقوى إقرأها من أدواء البيان لشيخ الشنقية رحمه الله تفسيري وشوفه يبين عدالة الإسلام وعظمته في القرآن ويعترض علي الناس زي الإرس المرأة نصف الرجل وزي بعض المسائل الأخرى وغيرها وغيرها ويبين مدى عظمة هذه الشريعة لأن شريعة إلهية إلهية يعني أهل إلهية يعني أحكام عادنا بخلاف شرائع البشر خارجة من ظلم جرول فملاق بالظلم الجاه لسه كنت مقرأ لا أسكن في كتاب معين أو في وضع معين أكتب في كتاب بيتكلم عن القانون الأمريكي طبعا بقى أمريكا بقى الديمقراطية والبحث الحريات ويسمع للصح من الليبراليين بقى والعلمانيين خيرت بالك معاه ازاي يعني ما شاولك عايزين اولا بالزبط وطبعا كل الجرام اللي بتعملها امريكا من سفك الدماء والخراب والدمار والظلم وبال لا ده كله ما فيش ممنوع عنه الكلام طيب بقانون الامريكي بقى نفسه شايفت بقانون الامريكي طيب بقانون الامريكي هذا النص يقول ايه ان لو واحد اخبرك في زواب وده نص في القانون ممكن ناس خلفوا لحاجة تاني لكن ده نص في القانون ان زواج الابيض من الاخبارك انت ازاي زواج الاخبارك ل... ل... الاسود من البيضاء الزواج الزنوغ أندو... ز... زواج باطل ده عنده من ايك ادي اللي بتكلم عليها باطل يعني ده دل... ايه مش مش ادعى حتى درجة تانية ما ينفعش زي اللي عملين يهجمونا لما نقول ما ينفعش لازم الحاكم في بلد لا أغلق اللي هي مسلمه يكون لازم يكون الحاكم مسلم وينفعش غير مسلم لان اللي بلد يا غريب وهاب ما انت عندك الدستور الأمريكي بقولك لازم اللي يتولى أمريكي يكون مسيحي كاثوليكي كمان يعني ما ينفعش أرثوزيكسي ما ينوش حق انه يتراشق حاجة غريبة ما نحس الكلام بعد الدستور ده ايه مش دي اللي بتزعبوهم ما يقدرش الفاتيكان يتولى واحد تاني غير كاثوليكي. إذا أنا بس الفاتيكان ولا أفكر أنه حتى يترشع لي من داخلهم من داخل حتى من إسماء اللي أحنا عملي تتكلموا وتعترضوا ما حاجات واضحة ما لأ عند أسيادكم اللي أنتوا بتنادوا بكلامه ولا من هناك بحق ما فيش مشاكل فيه حاجة غريبة دي أمور بلاهية دي أغلبية خلاص أمر كذلك أمر منتاج ايه المشكلة في كده يعني؟ اهواء اهواء هيقل انت احكام البشر ايه بقى لازم عايز يحملنا على ايه حتى تبالك ايه جاي منك مثلا ايه اه واتكلم علي يخبرك الكلام في باسم الدين وحسن وسوى وممنوع دلوقتي لك المدن من دراسة ايه يمنع الدين من اجدها بحاجة ده ذكرني افمرة ضبط امن دولة اقول له هات هاتلي دولة دينية امت على الدين ونجحت قالوا لا إسرائيل اخر, سيارة آخر سيارة إسرائيل لا إخر إسرائيل ما إسرائيل هاي تم الوضع منه لك أن إسرائيل واحدة الديمقراطية في الشارع لو بشوفك الخيامات بولاها أي انتخابات يبقى الناس اللي ما عايزينه ما اندعوا يوزع الجنة حراهم لن يخش باهم وما حدش قالوا صح؟ أحزاب من تجازي استخدموا ده صح؟ وعندهم أحزاب باسم الدين وكذا وكذا يقدروا حفول يفتع بقه ما يقدرش اللي روح ضاع ده الرتار واللي ينزل المسؤوليه وخد المسؤوله طب ما ما تتكلم حاجة غريبة هوا. احنا مثل ايه اللي يحجر عنه ممنوع أخدتها. مصابر وبعدين قعدنا تعملوا ندرس ونعمل واحنا ونعمل الحكايه ونعمل ما صدقنا خلاص ان دول طلاب انتوا ولا ايه مولف الحريه بتاعتكم حصان عجوه تبقوا تاكلو حاجة غريبة والله فذا الفرق بين أحكام البشر وليه؟ والأحكام الإلهية أحكامها الإلهي عادلة عادلة أما دي أحكام بطلة ومن دعا إليه إليه ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل نعم الله ولا عدل في غيره ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم هدى إلى صراط مستقيم يبقى إحنا لما بنضع الناس الآن إن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بنا دعوننا الكلام ده يا جماعة دوقتي ان كلام اهم من العصور السابقة ها كلام اهم من عصور السابقة وهم الاربع على ذلك وغيره من اهمة الاسلام وجميع علماء الاسلام السابقين ده كلامه لما لدعوا الناس الكتاب والسنة فهم الصحابة والسلام بندعوه من الصلاة الايه المستقيم بندعوه من الحق الذي لا حق شواه صح والله غلط مش عايزة كلام إلى غير ذلك نلاياته رحيث تدل على مثل هذا المعنى ولا أكبر الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسلة رسولي عليه السلام إذن لا أكبر الله دينا يتقرب به سرحه على ألسلة رسولي مش مبتدع مش مختلع مش بنعو ضلالات لا إنما سنن اتباع وقد نزه, نزه الله تعالى نفسه عما يصفون عباد انتبه لله إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شوف الآية نزه نفسه سبحانه عما يصفوه بالكافرون يبقى ما ينفعش اخذ الاسماء والصفات من كلام البشر الكتاب بالكتاب اللي من والسنع بنص القرآن ها سبحانه ربك عم ما يصفه. كل ما يصفه العباد بدون هذا مردود توقيب ثم سلم على المرسلين وسلام على المرسلين ليه لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب لسلامة طريقتهم لسلامة منهجهم سلامة منش الأنبياء تسلم الله عليها لسلامة منهجه زي ابن رب السلام أي الذي سلم من كل عيب ونقص تبارك ثم عمل نفسه على تفرده بالأوصار التي يستحق عليها كمال الحمد والحمد لله رب العالمين أي الحمد ثابت له من كل يج لأنه المحمود من كل يج على كمال أموبيته وكمان ملوهيته وكمان أسمائه وصفاته وكمان أفعاله تبارك وتعالى أقولوا خيروا هذا وأستغفر الله لي ولكم نكتفي بهذا القبر في كتاب العقيدة الطحوية ماشي ماشي هنشوف الأسئلة السريعة عشان الصلاة ماشي اه يقول هناك خطاب عام من الناس لامتصاص رذل الافعال لا ما ينفعش ان انا في فرق بين خطاب عام فقه الكلام لا ده كلام ما ينفعش مفيش حاجه احنا بنتكلم في فرق في احكام لازم تبين للناس في أحكام لا حتى لانفص الحق من الباطل وفي فقه في الطرح وفي أشياء ايوه ماشي معاك ان في علم يجوز خفاؤه لمصلحه بس مش خفاؤه مطلقا لا إنما يتعلموا الناس ويبال للناس طلبة العلم والناس طلبة العلم والمسلمين لكن في كلام ايه بالانضباط مش... لكن توصع فيها يؤدي إلى التماث الحق والباطل وده أمر ايه من صفات الناس نهينا عنها لا كفاب تجليت الحقاق لسه يا دول ان شاء الله يطبع قريبا آه ان هو راحل بقول طبعا ان ايه الناس كانت بتقول السلف دايما يقول لك السلف لا ده دايما منهج مش جماعة لا ما يمنعش ان يبقى منهج بجماعة جماعة الحق يعني تعمل عمل جماعة منظم لتنبه الوجبات الشرعية زي بعض اللي قالوا لك لا ما فيش تسمي بالسلفية هو اللي يسمىكم المسلمين من قبل طيب ماشي هيمشي معنا هيا عالله بع... هراء ومش بعلانة بديل عن الإسلام طيب مانت عندك في القرآن ولا ستبعج ومشايخ ومشايخ كبار يقول الكلامة ما أنت عندك والسابقون الأول من المواجرين والأنصار فهذه الدعارض دي ديت تحردها مش زي في القرآن في القرآن ملح قال على السمن مش يقوم على الجمع بين النصوص وعدم الأخذ بطرف دون الآخر اجمع بين النصوص يديك أن, إن الاسم لا يتعارض شيء إلا إذا كان العلم على باطل ثم من الإخبارك لهذا الانتساب نشأ ل لتميزه الحق من غيرهم، التميز، وده بنتو شيخ الإسلام نتبيه بقول الفتاوى، وده أقول كنا مقرّركم أخرى عليكم، فمش متعانك عندك هذا الالواض وصف رق في القرآن، هل بقى المهاجرون تنافي وصف المهاجرين واسم المهاجرين ينافي أنه مسلمين، ها؟ وهل الأنصار ينافي أنه مسلمين، ها؟ كلام في غاية الغرابة والبذريون والباعة الرضوان مش ديك لك هدأ اسمان موجودة حاجة غريبة هو ليه؟ يعني ليه ما نيجي نتكلم نقع في مخالفة المنج السلفي؟ المنج السلفي يقوم على الجامع من الأدلة لا تأخذ الفرق اللي نحرفت له انها خادت بطرف من الأدلة دون الآخر الخطات خادوا أدلة الوعيد وسبق أدلة الوعد المرجع خذوا بادلة الواحد وسحبوا بادلة الوعيد، المعطلة برق في التنزيه ونسي نصوص الإثبات، المشتبه خد بالإثبات ونسي نصوص عليه التنزيه إلى آخر ما وراءه، والحاق ما تضل وما الحق الحاق الجمع بين المنصوص بعضه بعض، تدك إيه المقصود من الخطاب الشرعي؟ يبقى الجمع بين الأدلة، ما خدش من دلاليه التاني، إيش إيه تعال زين شو ما سويت كلمة جميلة. عجبتني احنا كلنا مصريين هل وصف المصري وانت يومي ده فيومي وده قاهي إذا كده يتنافى مع انه مصري بالبساطة كده كلام غريب ملوش اي معنى انا طالما مع قائم على اسم قائم اسم على الكتاب والسنة فاهم خلاص ايه المشكله خاصه يعني اذا كان هذا اسم الشريف اللي من قرون طويلة كان موجود تفارقنا في ترجمه الدره القديمه عند ده بيقول جاي بيرد على مثل التامو بلكانه يقول لك بلكانه سلفيا على الجاد طيب بلد رأت قطني من النهاردة والبلكان سلفيا على الجاد يعني اتبع سلف الصالح وشيخ اللي, اللي سابق اليوم من العلماء السابقين فإنه مش واريد اليوم حيات مش واريد في مموعة الفتاة وهاجب لكم ان شاء الله الفتوى بمموعة هاجب لكم الموحنة سويل عن سؤال عن مسألة في الاسم انه وذكر المشروعي طيب بعض العلماء الأفاضل ما يعني هو الكلام ما صمد يعني إيه إيه مسألة البيان البيان نفسه ما أنا مش عايز أخش بتفاصيل بيان الآن البيان طبعاً طرح في أطفية كان محدد الكلمات في هذه الجزئية كان محدد الكلمات في هذه الجزئية ولكن بعض الأخوة من الأخوة اللي طا قرأوه يعني شف محمد سمعين كمل البيان بالفاز محدد لتطبيق اللي المقصود لكن حصل ايه بعض المشايخ يعني غار في اللفظ شويه اللي نشره لمصلحه وكان ده زعل محمد اسماعيل فادته معنى ثاني غير المعنى المقصود فادته معنى ثاني غير المعنى المقصود <محن> لا أصل هو واحد من أهل الكفر بدأ يبحث عن الحق ومات وهو على أصل كفري وبيبحث لا لأن ده الحج في حقه بالسماع ما هو ده كان من ضمن الخلافات دينا ومن الجماعة بتاع التكفير من نجي نعذر بالجاه تابع للجيزية دي من نجي نتكلم في العذر بالجاه لو لك ايه خلاص بها خدت بالك من ده ما توظر الكلام اللي هو عن الموضوع اللي حصل في الطفح الكنيسي وبناء وكلام العلماء واحد بيسال النويب ولا احتاج بعض ازقول ان دي احنا مش في دار ايه اسلام لا ده كلام مش صح طبعا كلام لسه في دار اسلام ولا تاجر على احكام ده كلام اذا كان يقصد لسنا في دار اسلامي على تمكين وهي في الصداعات في ناس خدت بالك انت ازاي بس كلام المشايخ كان ماشي المشروعية البناء الكلام اللي قاله الشيخ تقريبا على ما أذكر وذكروليا أخبارك بعض المشايخ كبار إن هو إذا قام الجيش بالبناء فلا يتعرض له من باب المصلحة والمفسلة كانت العبارة كذا أنا حاجة تانية أتكلم عن غيرها أنا أتكلم من فيش تمكين يعني في الصلاة خدت إذا شباب العبارة ين إذا تم البناء فلا يتعرض من باب المصلحه ولا ايه بس ده كانت العباره كده ودي ما فيش حاجة فيها شرع الشيخ الشيخ ياسر وضح عشان في مصر مساره المسلمون ايما ده اللي بقوله باصل ماشي يا جماعه فكانت العبارة اللي قالها الشيخ محمد إسماعيل الشيخ محمد حسان كانت العبارة اللي هو اللي بالي البيان كان ضابط المسألة تماما ضبط المسألة تماماً جيش الشيخ محمد حصل نوع من التغيير انها تبنى كما كانت وكذا وبناخ زيادة غيرت وده زعل الشيخ محمد سبعين جداً عشان اقولكم بس الورح عشان اوضعها حركة فالعلماء ما مكانش مارضة صح لا في فرق بين حاجة غلط بيتعمل وانا اقولك ما تعملش حاجة عشان ايه المصلح والممثلة من مباشرة التغيير وفرق بين ايه بين اقولك الحاجة الصح. اللي صح تقيمت المسألة ازاي ذلك حصل. ها <تصفيق> في مصر مصره الاسلوب اللي كل في الامصار مصره واللي تهدم ما تبنيش لو لو ودي ما توحدها ده فاضي دي في أحكام الاحكام الشرعيه هذه أحكام ماشي فلو أن راجل طلع من اهل الكفر من النصارى وغيرهم أراد البحث عن الحق ثم بدأ في البحث عن الحق وتعال الله لو جده وتبع في ادراكه الموت بعد هذا البحث وطلع الكفر يكون محظورا ان نقول لا ليه لأن الحرد فيه مجرد السماع بالرسول صلى الله عليه وسلم ما من أحد من هذه الأمة يهودية ونصراني يسمع به ثم لا يومه به اللي كان في النار يسمع مجرد السماع ودي ما لك أنهم كده الحاجات الغريبة بيننا وبين الجماعة الناس اللي ما يعزوهش بالجاه يقولون مش خلاص ما بتغذروا بالجاه هاي الله بقى لقدوا النصارى خدت بالك اغذروهم كلهم يرد عليهم بكلام ابن حزم إننا لم نعذر من عذرنا بهوانة ولم نكفر من كفرنا بهوانة إنما عذر عذرنا من عذر الله ورسوله وكفرنا من كفر الله ورسوله ختم الله فادلة العذر يهدين فين في العقد لا عقد الإسلام بيقين بأن ولد دمعان مسلمين أو نطق الشهادتين أو أتى أو أو تربى في عجل مسلم أو أتى بشعار الإسلام الضارق الصلاة بس مؤكد لا عقد الإسلام فده لا يجوز ان اسم الإسلام إلا بيقين مثله بثبوت شروط وانتفاء موانع أما الكفر الأصلي زي ما هو وزيك مره بنناقش انا فراح جايب لي طريق كتابه الهجرتين وعايز قراءه لطبقه 17 عايز يغفلني بقى زي ما يغفلوا الناس ويضحك عليهم قلت له لا ما تقراش ده يا حبيبي قال لي جاءت الكفار وانا بنزع كلمه الكفار كفار ولا عقد لو عقد الاسلام أنا بكلم لك أنا في جهلة المسلمين في جهة الكلام يقول لك تعالوا بق مش رب الأمور أن أحجب شديد سجارك فأجيب حتى يسمع كلامهم من لأحد من إيه؟ من المشركين إن مشرك الأصل ما عقد ليش حقد الإسلام ما أعطى حين موطر نزال يخلص المشكلة يقول لك أن في الحالة الأعمال أجيب ودعم طيب أن أقول لك فرعان أمو جاء وكان المسلمون كفر ما دام يعقد لهم حقد الإسلام ده بلا هذا إحنا كلمنا في في العقد لعقد الإسلام يقولك ليه ما الأصل عندي في الناس الكفر؟ لقولك كفر من سنة كام طبعا ما الأصل عندك فيهم الكفر؟ إن الإلوم هي ارتدت ايه من سنة كام؟ حددت كده وماش عارف مال بكفر وخلاص إذا الخلاف في ماذا؟ في العقد ده عقد لعقد الإسلام؟ بيقين لا يزول عنه إلا بيقين مثله بثبوت شروط وانتفاء موانع أما الكفر الأصلي الحج فيه بمجرد السماع مش البحث والتحري لا طبعا ما احنا ما لناش ان فرق من الحكم والفتاوى ان تتوسع في بحث الاشياء حتى بقى وتتوسع من كل حاجه ما. احنا نقول بقى في فرق من الافراط والتفريط يا جماعة اه من ينفعش لو بقى كمان من النصوص احنا بنقول في الحاجات اللي اللي فيها نصوص ايضا يعني ازاي يعني اللي عند النصوص مشكلة من عندنا انا عندي لما قولنا ان تغيير المنكر, المنكر اكبر منه جت من اين انتبه معي يا اخوان لا تركزوا معي جات من اين مش جت من دماغنا لو لان قومك يحديث وعادم بكفلة ولمت الكعبات وبرطاعة لقواعد ابراهيم النبي هنا صلى الله عليه وسلم شرع المصارع النفس لم يرطل المنافقين لان أن يقول أن يقول الناس محمد ان محمد لان يقتلوه فما يجيش يخشوا الاسلام مش سرعك انا ولا تسبوا لزيلا يدعون من دون دولة بسبوا الله عدوان اه ملاش كلام أداة الكفر ولكن منع من عم نسبه هنا لماذا لأن المتوكب نفسه أعظم يسب الله رب يبقى الكريم بنقوله بنصوص ولا بنعش بنصوص لا لحنا كلامنا كله داخل النصوص إيه فهم دي كويس فاش حالة من الأجمغة كلامنا كله نقول لكن كل ما نقول نقول فنصوص دي نصوص الشباب السجام عبينها هو اللي يديه مش ماشي بد... ماشي بديه أغم أنت أتخبط ماشي أتخبط وأنا في كتاب بتجليط الحق عقد فصل كامل في المسألة دية اللي دي. تعظيم نصوص الوحيين دي وبيان أهمية التمسك وضع جاء عشان واحد كتب مقالة حاجم السلفاء بأنها بتعظم النصوص الوحيين وتتمسك بهم طبعاً تقومة لنا نتبرق منها وشرف لنا ندعيه لذا فضل الله علينا لأننا نتمسك من الوحيين الوحيان لأننا هناك كل هناك في نصوص الوحيين هل الخروج على القذافي عاد الخروج على حاله طبعا هو أصلا مش لين لين عند الشيخ ابن مزب مكفر بالعين هو كيف ير بعينه؟ ده القذافي بينكر السن هو شيء اسمعيلي بينكر الدولة الفاطمية وينكر السن جملة في القرآن ومعادل الله ورسوله الإسلام وآل فده كفر كفر عينه؟ يكفر مش مكفره علماء شيخ موق بن مكفره في الهامش في العامش كتاب الكتاب المخرج من الفتن للفتنة والشيخ ابن باس كان مكفر وليه كانت من الحاجات الغريبة مع الجماعة بتوع الجرحة والتعديل لهم يقول لك وليه الأمر أو أخواني اللي كانوا يقولوا إيه ولاية الأمور طيب يا جماعة طيب الشيخ مقبل كفر ناس بعين هو جايب ناس في الأمش من كفرهم بعين وقفت بها ما كان من دون القشان اللي بدور بنا وبينه كانت مقافلة من تحت لتحت خلت بالك وكل ربنا من الصورة ببلغوش فينا والله أقول لكم ايه للأسف ناسف كانت مسألة سألة كلام يعني ما تكلم سمالنا في مشكلة لأننا نجم والله ومش صوية كلام ساهل مش ضبط الرب ضبط عزانك يقول احنا المسائل المناجم في غاية الأهمية ضبط المسائل في غاية الأهمية انت شايف ان ده هو ليه أمر؟ فالحصل يا جماعة ببط المسائل المناجيا في غاية الأهمية لان ده كده هتشاف ان ده هو ليه أمر وده غيره ولي أمر يبقى كل اللي بنعمله كده كنت غلط لأنه كده احنا مفتايتين على وليل أمر وغير ذلك فكلام كله ايه المسألة تحتاج إلى برضه لازم مسائل الملك دي تتم فهمها وحسمها هذه ايه اه جزئية اه اخنا بقى في بعض الرسائل بالتبعت ان ما تخرجوش من النساء ما تطلعوش مش عارف الشارع بكرة امرأة لأن السلفين احنا وشاء كل هذه اكذيب وافتراءات وإن حدث لم تكن من سلفي أبدا وإن حلمون جيدا جيدا ان احنا في عز المعمعة يا مكان الضرب ضرب شغاله وغيره ويقول الكلام ده خطأ والكتب والمصنفات موجودة تشهد بذلك ان كنا نقول في دوابط للتغيير المنكر وفي مراحل المصالح والمفاسد واللي تصدر اقتعارات التكفيرية كان هي الدعاة السلفية اكثر من تصدر كتابة نوبية وملاظرة واللي تصدر اقتعارات تالي اللي كانت بداخل بغير دوابط شرعية هي بفضل للتجاه السلفية لكن دوقتي كانت تشوي صوت السلفية خطفات أحداث وكل حالة يحدث يعني خبرك اي ناس تعمل بمكان مشكلة لا ينص على توصل على السلفيين لا بفضل الله تبارك وتعالى السلفيين مضبط في أحكامه لانها تبني أمره على العلم على إزام الكلام هذا في ضابط المصاري والمفاسد وسد الزرائع والفاق في العور السلفيين لا تنضي خطوة حدها إلا بدراسة وبشارع وبفهم كم غير موجود ولا في أعز المآمَر كان بفضل الله تبارك وتعالى أضبط ناس موجودين على الساحة ما حد استخبط. تاريخ الدعوة موجود. الدعوة الوحيدة التي بفضل الله تبارك وتعالى مصدر منها أي تخبط وبالسرعة بالسرعة الجماعية إطلاقاً. ليه لكل شيء بدراسة. فش فش إقدام بشارة ويحجام بشارة. وده للناس النصب الحكمة وعيضة الحسنة وبيان الحق للخالق. فهذيش الكلام تخالص. وما كسب سحارف فيه ما شاهدنا في القناة واطع ودن مين قال من أحده؟ ومين قال من حد يقيم الحد للإمام اللي يقيم الحدود وفهم الإمام ربنا يا رزقنا مين قال من أحد يفتأت من أحد يقيم مين قال الكلام ده؟ ومين قال من أحد السلفين دي أحمله زي؟ هي يغطوه مع حزيزي نرساقها لقانا عشان أن لما لقينا تجاوب الناس مع زيد دعا المباركة فدي كلها أباطيل وكل كل كلام ما أنزل الله فيه سلطان لا يعني صحه له البتا يعني ده والعياذ بالله يعني طعم باطله كلها نصر الله تبارك وتعالى ان يعني يعني يرد كده الاعداء من نحورهم <تصفيق> بسم الله الرحمن لله صلى الله عليه وسلم يعني لاخوك اللبوني دلوقتي في موضوع برده اسامه القوصي والكلام اللي بيقوله يعني هذا الرجل طبعا لا شك نص الله السلام والعافية من فترة كبيرة قد يعني ضل سواء السبيل والعزب الله وما يقوله على الفضائيات لا يمت للسلام ولا الحق بصلها وكلام في غاية الضلال وكذيب ويعني نص الله حسن الخاتم كلام في غاية الخطورة فمن أقل في حاجة اسمها الحاكمية السياسية ترد للشعب والحاكمية التشريعية مش عارف كذا وما بشانع من تولي نصوان نبخل في الإجماع ده الإجماع من العقل لا يجوز أخبرك نصر الكافرة على حكم المسلمين وشرط الأول في الحاكم أن يكون مسلم ولو ترى عليه كفر يجب خلعه إذا ومنت المفسدة فده كلام ما أنزل الله بين السلطان كلام باطل وضلال إجماع نقل ابن المنذر ونقل القضاء عياد وغيره بخلوم العلماء كلام العملية ويقولها رفافة به ويقوله ويسأل في عقلاني مسلم سلفي عقل في حاجة اسم سأل عقلاني هي السلفية كلها بفضل الله النقل وعقل شيخ الاسمتين يقول لك لا تعرف بين عقل صريح ونقل صحيح فده كريم منظر الله من السلطان وكلام بقى كتير بقى في سائر المسائل والقضايا والتخبط ولا منع من دولة مدين وبعدين ان عاربينك نائع طبعا انت كنت الاول انت ومن على شاكلتك يعني ترانا فيه انه امير الموني وليه الامر واللي امير حاجة بقال لك فيه وقال لك وعمل وساوة وتجي دولة تقول لك إسلامه هو اللي خارج لماله وتم أنت كنت بتقول عليه وإيه الامر لا ده هو اللي خارج على الايه؟ على شعبه وفي حاجة ما يخرج على الشعب وخارج على شعبه إزاي دي ولا يرابهم بقى خلاص عشان نتلول لحاجة جديدة لا تلول منزل الله والسلطان وكل واحد كل حاجة تورع كتاب والسنة مثلا في الأمة الصواب سابه الحق حقه والبطل بطل ما فيش محابيل حد فده تلول في غير البطلان فكلام والعزو ولا في غير البطلان والعلامه مش عارف علي جمعه طب انت عارف وواقفه في النصوص انه كذا خدت بالك وغير ذلك ده من المواقف نسال الله السلامه والعافية. فهذا الرجل يعني العزب ولا ظل سواء السبيل وكلامه هو مت للسلفيه والدين الدين ولا وده والعزب الله طبيعي ذلك على عم يقع في كل تعاديات الحق والسلفية والعلماء ويخبلك ويشرد في الناس ويرضي الطغاو والمتشبرين على حساب المسلمين ولا خدت بيانك كان يعني كلام فيه كان اللي بيقومن في مسألة الحاكمية ده عنده راحة الشيخ ياسر ابو الهامش عام اسماعيل يقول لك دلتك في تكفريين ليه يقول لك عزير الشيخ محمد اسماعيل في كتابة الحجاب الف الهامش على السادات فرعون حقير يرقد في مزبلة التاريخ لأنه قال على الحجاب خيمة وانت قال مزع عليك على حاجة غريبة يعني سبحان الله يقول الحجاب خيمة وساخرة من الدين ساعتها وحدث وحدث وحدث, وحدث وانتوا يا عشان عندكم بتقولوا الحقيقة ان في ستة ماء كفر اكبر من الحكم طيب وده كلامنا نكلم العلماء كلام في خلالها طيب كلام الشنقيطي في ألواء البيان كده خلاص في السابع في تفسير صوت الشورى وفي صوت الكاف وشوف انا ايه شوف كده في صوت الشورى بحث رايح لما ليه الكلام عن قناة قناة الحاكماجي بقولكم الشيخ أحمد محمد شاكر علامة مصر وفقرها في القرن الماضي اخر كلامه التفسير كده تعليقه على في تعليق وعلى, وعلى كلام ابن كثير في النساء كلام ابن كثير في وكلام كلام ابن القيم في مدارج السالكين في مسائل الكفر الاكبر والصغر والشيخ محمد بن عبد لطيف في لسانه قبل القوانين الوضعيه وكمان منهم من المعلومه الشيخ السنبتي رحمه الله فاحنا جبناش جديد كلام في فضيحه الحقيقه هو كلام بتاع الحمد لله كلامنا احنا كاتبينه قبل قالوا شيخ ياسف الله غير الحميد وغيره وانا عبد الفقير قالوا في كتاب اعلان النفير كلام موجود اصلا في كتبنا قبلها في ثوره واحنا قال لي مساله الحكم فيها كفر اكبر واضحه وست أنواع كفر اكبر واحد اثنين 3 4 كذا ومكلمين القويه الضعيفه ديت كفر مخبص في فرق بين المعين والعموم بضابطه كلام قالوا بفضل الله تبارك وتعالى ان في ثوره سالم اللي بيحكوها لان الذين بيتعبدوا برب العالمين كلام ده مش من النهاردة لا من سنوات وسنوات طوال وعند نتكلف في مسألة وإن في حياة أسمع شركة تشريع وإن تشريع حق رب العالمين ما قلناش النهاردة ده من سنين إيه من سنين قبلك طويلة في يعني الفضل لنسأل لك السنفين كان فيه في صراع مستمر مع هذا أنه مبال الحق للخلق والناس ومع مسائل التوحيد ولو البراء والعقائد والحاكمين وغيره وكلام الحق اللي فيه يرضي رب العالمين تبارك وتعالى كلام محصور متألم بكلامه وشارع ومبينين وفاضلات تبارك وتعالى مش بالنار فكان الكلام ده التكفير التكفيرين ده عن الحق وقال علماء ده اللي هم التكفيرين فكان كلام في غاية البطلان بعيد جدا عن الحق وعن الصواب فهذا حاجة غريبة كان عمل كه وبعد كده أربة العملة خالص لما ما هو اللي كان بيعمله من المحاكم وكذا ومن المنين ومن الدولة مشي إذا لازم يجي عزب عليه لو توقع النبي عزب الأحداث نسأل الله العفو والعافية فطبعا دول أن العزب ولاي من الظلال لا اللي ورتفت لهم كلام ده كله كلام باطل ما أنزل الله منه سلطان سلفية براب من كل هذه ولما يتعلم دينك كويس وعاقيد الصحيحة والضوابط على الحاكميه وفقا ولاه حاجه بتعرف الناس ايه مشغور الزباع السلطان الشرعي وواجب على المسؤول انه يبقى عارف الحق عارفين ايه الحق وايه الصواب قالوا لك فرق بين العقيدة السلفية والمنهج العقيدة السلفية المنهج السلفي اللي هو منهج الاستدلال اللي هو منهج ل... منهج ل... منهج ل... ايه الاستنباط المنهج اللي يقوم على الكتاب والسنة والإجماع على الحجية إيه مصادر تشريعية وعلى كيفية فهم النصوص وفي ضوء هذا المنهج بفضل الله كان هذه العقيدة المباركة لأنها خذناها من الكتاب والسنة فالمنهج ده المنهج اللي بتعمل به عقلنا المسائل العقيدة والشريعة إنك بتعمل في إطار منهج للنفي ومنهج للاستدلال والاستنباط ومنهج التلقي ومنهج التلقي عندنا قيم على معلول كتاب والسنة وعلى رجmaع الأمة اللي نمرده حجتي الإجماع من كتاب والسنة وعارفة من كتاب والسنة وكيفية استخراج الأحكام مطابقة دا ملك ل الملك اللي على تقديم النقل على العبد ورفض التأويلات كلاميا وسبائات القرآن اللي بناء عليه فهمنا العقيدة الصحيحة من غيرها فدا ملك تعامل مع العقيدة مع مع الفلفق كل للملك السلفي هو الملك اللي أنت بتفهم دينك في كل مسائل الدين انا هبنال عليه؟ ايه ان مثلا ما اتقلم الكلام قلنا كلامه بطل ليه؟ قلنا ان فيه اجماع ملحقه على جواحة جواز جواسته يبقى يبني نجعل حاجة في المنج تاني اسم ايه؟ حجية الاجماع حجية ليه؟ الاجماع واللموزن خلتلك معاه ازاي؟ اه ان مثلا مسألة فلانية ليه احنا رفضنا التأويل الكلامي اللي بيصرف النصوص على الظاهرية؟ لان انها مخالف للمنج الثاني في القرم على هذه الاسجوزية إن هي تعظيم النص وفامي على ظاهره إنه إذا جاءت قرينة أصرف وإنه يكلم عن النبي صلى الله عليه صلوب وسلم والصحابة رضو الله عليه فالمنهج بيضبط يضبط يميز بين الصواب والخطأ يبنزوا عارفين معالم هذا المنهج لأنه يهمني شوية إن الكلمة إن مثلا موضوع كذا خطأ لأنه في أخذ طرف النصوص المنهج السلفي بيقول بالجامع دي النصوص أو عدم أخذ طرف دي وإنه منهج المبتلع دي معالم منهجية اللي عندنا للسنه والجماعه معالم منهجية المنهج السلفي واخد بالكم دي معالم منهجية في الصنباط والصغائر الاحكام إننا انا لما اقول مثلا الحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمتشابه على المحكم ده اسمه ايه ده منهج معالم منهجية يبقى لما يجي واحد يتبع المتشابه ويسيب المحكم ضل سواء السبيل لانه خالف المنهج ماشي فالمنهج هو الضابط اللي يضبط لي سيري وفهمي وتعاملي مع ايه مع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ماشي فالعقيدة السلفية المباركة صمرت هذا المنج المعظم للوحي لأنه قائمة على الايه؟ على الوحيين كتاب وسنة برضو المنج في الفقه أنا ايه منج السلف في الفقه انه مفيش معصوما للنبي صلى الله عليه وسلم يكونوا يخص من كلامه يرد ما وإن الكلام وانه فيه خلاف يرد للكتاب والسنة فانت نزاع الشيء فردوا الله والرسول فرد النزاع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة ده عمره منهاجي بقى تفصيلي يبقى على المسائل اللي تقابلني ده الفقهاء آه والله الإمام ده قال مفيش شرط الشرط للوالد في مشترطش الوالد في الزواج وده قال لابد بالجمهور لابد الولي إيه اللي يفصل هرد نزاع الكتاب والسنة قال نص نصبه اللي إيه قال نصبه, نصبه اللي كح اللي بوله شهيد عاد يبقى قول الراجح إيه اللي بول بالشرط اللي إيه الوالد إيه اللي خلاني نبطل مسألة كده المنهخ اللي خلنا نبطل الكلام اللي إيه المنهج. وهكذا يعني مالك بيطبط سايل ويؤمنني من الزلل لو مالك يتلقى عن دليل السنة والجماعة وقبولك ومعالم هذا المناجح السلفي. طيب كيف أعلم أن قلبي يزداد إيمانا؟ يعني هذا أمر طبعا تحوس منه بمسرعة في الطاعة والإقبال على الله عز وجل والفرار مما يغضب الله تبارك وتعالى والبعد عن كل ما يعني يخالف شرع الله تبارك وتعالى ودينه. فهذا مسألة تزوق حلاوتها وترى سمرتها بيرث تزر سمارها في تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى وشرائعه وتعظيم حرمات الله تبارك وتعالى والامتثال الواجبات والبعد عن المحرمات فكلما امتثلت وعظمت شعائر الله عز وجل ورجوت ثواب الله وأطعته على نور من الله تبتغي ثوابه وأجره واجتنبت ما حرم على نور من الله تحذر غضب الله كلما كان هذا إيدل على إيه على زيادة إيماني، فالصلاة نزوقناها يكون زيادة الإيمان، وانزياد إيمان نزوقناها يكون حلاوة الإيمان. هو يعني كتب شيخ سامي، وكتب من القيم من من أفضل الكتب طبعا ومن المسا يعني من المه... كتب مهمة جدا لطلبة العلم والدعاء. يعني صراحة حرر مسائل كثيرة وبيّنها بن شافي. في ضوء الكتاب والسنة. فلقد رحمه الله رحمة وسعة. فتهتم يعني بالقراءة حتى بالكتب ما صرف فيها سمة واحدة واحدة لحد ما تعتاد انك تقرأ ايه؟ كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ما هو التوجيه الصحيح للدولة التي تريد؟ والله انا كأريد الذي يريد يريد دولة إسلامية ربانية تسوس الناس بالكتاب والسنة. لكن احنا ما بنقول مثلاً دواعي مفاسد ونقلل المفسده فده من باب تقليل الشر. من باتقليل ايه الشر تكسير الخير لكن الناس نريده ونسعى عليه ونتمناه وندعو الله تبارك وتعالى به أن يرزقنا دولة إسلامية قرآنية تقوم على الكتاب والسنة وتسوس الناس بالعدل والحق كما كانت الخلافة الراشد خلافة ر... نريد خلافة الراشد على منهاج النبو هذا ما نريده ونسعى عليه ونتمناه والنبي صلى الله عليه ونهاج النبواتية شاء الله, الله يعنيه يوسر ويرزق المسلمين هذه الخلافة الراشدة وليد دولة تجمع شتات المسلمين والأمة مفيش فيها حدود مصطلعة يقول مصدر الحكم فيها قال الله وقال رسوله خدت بالك كتاب والسنة وفيها لحل وعقد ويختاروا الإمام بشروطه ودولة تجمع أمة الإسلام جميعا وتمتد شرخا وغربا وتعيد للأمة عزة ومجدها وتقوم على إقامة دين الله تبارك وتعالى في الأرض وتفتح البلاد والعباد وتخرج البشرية الحائرة من هذه الظلمات إلى, إلى النور وإلى عدل الإسلام تخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة وتعبد الناس لخالقهم تبارك وتعالى نسأل الله أن يرزقنا هذا هذا ما نريد لكن في فرق مما تريد وتطمح وبين ما انتقادل عليه الواقع آه. تقلل الشر في الواقع ما استطعت ما استطعت نحن نحافظ على هوية مصر وعلى إسلام وعلى كذا ونعمل على تقليل الشر وعلى الحد ما يقضي الله تبارك وتعالى ويمني الله على عباده بما نريد <تصفيق> كلام غير صواب وكلام تناقض لأن الدول المدنية معناها في مصطلحاتها اللي ما فيش بتفصل بين الدين والدول خدت بالك فمرجعية إسلامية مش بيحتاجة دولها ده كلام يعني مش صواب ماشي. جزاك الله خير الكلام جميل خلي وقت فعلا للأسئلة بعد كده خلاص إن شاء الله مش عارفة أخرى على أسئلة دي الكتاب اللي هتجعل نقول إنه شرح التحوية اللي هو شرح ابن أبي العز فأنت تجيبها النسخة بتاعتحيي الشيخ الألباني أو النسخة بتاعتحيي الشيخ الشيخ لا لا النسخة الشيخ... الشيخ شاكر فيها نواقص أو فيها يعني الشيخ شعيب أو الشيخ الشيخ التركي، التورك محقق تحقيق جيد والنصوص مستوفاة فيها ناشيبع. نبدأ بقى المواريس إن شاء الله نشارك بس كبات الشهد الكتاب المواريس بنقض من كتاب مقرر على كلية شريعة هنديكم متن الرحبية وبعضها بيات كل مرة تحفظوها ونقول المعنى المجمل لها وهندي كتاب من كتاب مقرر في كلية شريعة عامله قسم الفقه المقارن في كلية شريعة جامعة القاهرة لأنه كتاب جميل وملسخ تنسيق جيد وفي مسائل كثيرة وجميل خالص يعني. هاي اللي عايز ما شاء الله ما فيش معنا. ها؟ والله كان متألف فرقة ثالثة والقرع فرقة ثالثة. أيوة. عامله لدينا من أساسا في كلية شريعة كتاب جميل خالص. آه. لا ده خمسة بقى تخص قانون لكن ده كان في شرع إسلامية أيها مقرر على ما أذكر ساعد ما قلت في كلية كان مقرر على الثالثة مش عارف دوقتي مقرر على السلام بقولت علمنا في الفترة السابقة أن الدعوة السلفية كانت تنكر على الدعوات الأخرى التي تسلك المسلك البرلماني كمنهج للتغيير فهل ما حدث الآن من تغير في موقف الدعم والمشاركة في الحل السياسي؟ فهذا لازم عاد مناق للتغيير لا طبعا إحنا ببنقول شيء إن المسلك ده منهج للتغيير. لازم نفرق. لا زال نقول وسنظل نقول إن منهج التغيير هو منهج الأنبياء. منهج التغيير هو منهج الأنبياء تعليم ودعوة والتربية حتى توجد القاعدة الملتزمة المؤمنة بدين الله تبارك وتعالى هو ده مناق التغيير. يعني عمرنا ما نسيب الدروس دي كده وتربيت الناس وتعليم الناس والتوحيد والعقيدة وبيان الحقائق والدين والتربية الحاد ما تدشل قلارض ابن ربيها وهنا ما التغيير عندنا إنما المشاركة السياسية هي من باب المصالح الآن والمفاسد وتحقيق المصالح ما دامت لا تؤثر يعني كانت في المرات السابقة بتتنافى مع سوابت الدين ناس كانوا معه الولاء والبراء ويسيبوا دعوة التوحيد عشان يرضوا اللي الفراء وكذا ويقدم التنازلات ويحدث كذا ويحدث كذا والآخر ما هنالك فكان مرفوض لما حدث ان الحاجات دي السوابط موجودة وفي مصالح هتتحقق وما فاسدها تدرأ قلنا بهذه المشاركة بالضوابط ويبطو... والصورة ليه؟ المنضبطة شارعا لكن ليس كمان اجل التغيير لحماية الدعوة لمثلا مقاومة الفساد لإظهار الحق للسعي لتفعيل المادة الثانية وحماية الدستور من التغيير والتبديل لكذا لكذا لمصالح راجحة لكن كمان هك تغيير لا إن الله لا غرقوا حتى ما بأنفسهم وهذا ما نسعى إليه بتغيير النفوس وضبطه على شرع الله ودينه كتابا وسنة فمن التغيير تغيير بفضل الله عندنا سبب ده حاجة محسومة إن ده أمر آخر من باب التعامل مع الواقع في إطار برضو الملك السلفي وتحقيق مصالح وضارق مفاصل بس اه أيوة نوى نوى نوى نوى يقسم هي المسألة طبعا خد بالك ان على اعتبار الدستور بيقول عنده الكلماده الثانيه كل مصدر رئيس التشريع خبرك بالك زين ازاي ده يقيد لو حدث كانوا حصل طبعا احنا لسه الصور التفصيليه ما نزليش مفهوم مشاركه لكن المسألة لا يقيد فيما لا يخالف شرعا ولا كتابا ولا سنة. يعني إن شاء الله زرقة تعلم شباب المسألة عليه على عوائلها. لا مرفوض. بعشق كده إحنا المدرسة المسألة كلها شغله بدراسة. موضوع الاستفتاء مو نشبي المشاريع عما دخل إلا بعد دراسة. والخمس صور اللي هم مطروحين للدراسة في مسألة العمل السياسي، مسألة ال ال ال الانتخابات المهنية، ومسألة ال اللي خبلك الانتخابات المهنية واتحاد الطلاب والمحليات. دي عشان بعيدة عن مسائل التشريع وغيره الكلام فيها معروف في الأصل فيها. ليه؟ كده حتى هنا قبل كده كان الكلام فيها بال... بعلم المنح مسألة المجلسة الشعب والشورى والرئاسة والوزارة الرئاسة والوزارة هن... الدعوة هتدعم اللي يحقق المصلحة واضرق المفس لكن مش شنقلش بترشيح المفاشر فيها لمصالح وأشياء كثيرة لست بصدر تفصيل مجلسة الشعب والشورى هيبقى بالآن بندرس الصورة المسلى فيه سواء بالمشاركة أو كتبت لك الزا بأبر الوضع يعني هي تفصيل لازال لم يأخروا لكن آه في مشارك ليه؟ لأن العند المرحلة مرحلة قطيرة جدا وإحنا على مفترق طرق وممكن إنه بتغيير هوية مصر وعلى البلد البلد على الملة قائدية ومناقية ودخولش فيه متاب كبيرة جدا والملك السلفي العاق يتفرج إزاء هذه المسائل بشرط الحفاظ على ثوابته حراسة الدين الله مارك الحمد إحنا ما تغيرش كلامنا في حاجة لازال كلامنا في التوحيد وهو وهيزيد أكتر وكتر إن شاء الله هنعلم القاصي والذاني لذلك بنتكلم في مراء والبراء وخضية الحاكمية وضبط الشرع وتعليم الناس الدين لأن مسألة حراسة الدين دي لا تقبل المساومة عندنا ده أصل الأصل الأصول بيان الحق للخلق بفضل الله لم يحدث تغيق بالعكس زادت المسألة وضوحا وزادت المسألة بيانا وختملك إنت إزاي للناس بفضل الله تبارك وتعال وما ما يعنش أي شيء من القضايا ولو البراء ولا الأحكام الشرعية سكوتنا عن بيان حكم فيها بيان أدلاتي ولا إنما الدين يبلغ كما أمر الله عز وجل لتبينونه للناس يبين بيانا صحيحا معددا بالأدلة من كتاب وسنة عقيدة وشريعة ومعاملات وأخلاق إلى آخر التفاصيل فليه مسألة محسومة عن لن نغير منها شيء تربية الناس وجماعية العمل والواجبات الضائعة أنها تتحقق والمنج التغيير بضوابطه هو ده اللي احنا ماشيين فيه ده الأساس عشان كده الدعوة مش هتمشئ حزب إنما تدعم حزب ينشئ ناس سلفيين أي حزبة خلناها قريب ومنضبط أهو ممكن ندعمه نحن نأيل مثلا كده لكن احنا ما ننشئ شي كحزب إيه خدت مالك لأن سقف الدعوة أعلى من مسألة الأحزان سقف الدعوة أعلى من إيه مسألة الأحزان فالمساء المنضبطة وبدراسة مفيش حاجة عندنا بتصدر اللي بعد دراسات شرعيه ومفيش قرار بيصدر فردي ومفيش قرار بيصدر عشوائي ده مرفوض رفضا باتا فيش حاجة اسم مثلا دلوقتي تسالني في حاجة وجيبك فيها وأنا لسه ما طلعتش على تفاصيلها من ايه من الكبار من الكبار والمشايخ وعرفت رايها فين وجايه منين لا لازم الاول نطالع ونشوف درست ويتم اتخاذ القرار فيها وده وضع دعوة تاريخي كل في كل المسائل تاصيل المسائل تحصيلا شرعيا دراسه متكامله ومنضبطه لكن الدعوة مش تقف تتفرج وتقف مقطوب في الأيدي وفيه حاجة أخبالك حتى هيئك خبرك عوضاع كثير لا تقفص صفر في المعادلة وتسيب بقى كل من أب وداب يتلاعب بالدين أو يفرض على الواقع بمخالفات الشرع أو ينحرف الأمة عن هوياتها أو, أو الأخير لا خرق لا لكن كل منطلقاتنا منطلقات وشرعيها بفضل الله تبارك وتعالى فنحن لا نقول بالمسلك السياسي من أجل التغيير أبداً. ما نجد تغيير كما هو إنما المشاركة من باب المصالح والمفاسد باب تحقيق مصلح وضرق مفسدة مع الحفاظ على الثوابت مع الحفاظ على الثوابت في شتان بين هذا وزيك وحد شاف إن إحنا قاعدين مسايبين التعليم والدعوة والتربية الناس، وقاعدين منشغلين بالعمل السياسي مسايبين الإخوة بيجهل دينهم حد شاف كده؟ لقد عملنا الأساسي عملنا الأساسي عشان كده حتى الناس اللي شغالة في التعليم والتربيه متخذين قرار ان احنا ساعة ما ملاحظ مشاركة سياسية احنا مش هنخش لكن احنا ندخل اخوة وناس تصرح لمثل هذه الاشياء لكن احنا لا مهمتنا ايه هي الدعوة والتربيه واخبالك وتعليم المسلمين وبناء القاعدة المؤمنة اللي يقوم عليها شرع الله تبارك وتعالى ودينه وبيان ملك الأنبياء للناس والسير طبقا لمراحلي ومعالمي بفضل الله تبارك وتعالى فدي مسائل محسومة لدينا لا صيامك عن أبيك صيام صحيح إن شاء الله لكن هو كان عليه الفدية طبعا لمرضه لكن صيام صيام صحيح ما تصوم عنه دي مسائلة عن خلافية ويقول الراجع ايه والصيام اللي يجب كوجوب صيام النذر أما صيام الفريضة لا يا خبالك انت زي في تفصيل؟ لكن انك صمت تسيامك صحيح ان شاء الله بالك انه جائع بقى اهوروية في المنامة كذا اكثر من الصلاقات عليه تصدق عليه كسيرا الدعوة الآن موقفها في موضوع المظاهرات وغيره ده التهديئة من اجل مصلحة البلد العام خلت بالك التهديئة فيها ده موقف الدعوة ها في دراسة كاملة في الموضوع إن لو هي الموقف الدعوة يعني ممكن تجد بعضنا ممكن يخالف في مشروعيتها في الأصل لكن احنا نقل في النهاية كلام الدعوة المدروس هو اللي من إيه ما يبقى الكلام بإيه لأن الخلاف شيء نحنا نختلف بعض الموقف الرسمي للدعوة موقف الدعوة إن الأصل فيها الإباحة بالضوابط لاتحقق مصلحة وتضرق مفسدة وما يكونش فيها اختلاط ولا مخالفات شرعية ولا ولا إلى آخر الضوابط بالضوابط الشرعية وما فيش فيها مفاس مترتب عليها بالضوابط الشرعية لكن موقف الدعوة دلوقتي البلد دلوقتي في مرحلة حارجة جدا وعجلة الانتاج متوقفة والمسائل كذا وكذا فعشان كده قلنا لا ما ينفعش دلوقتي لايه لازم التهديع عشان تنبضي الأمور بس فعشان كده قلنا ايه بإنه ما ينفعش حاليا ما فيش مستزل هذا من قبل الابتلاء قبل هذا هذه سنة الله، لقوم الشرس من العذارى الإسلام على الصليبية سنة الله، صراع بين الحق والباطل، وإنه مت وانه متهجموا على على على على أمة ال على دع دعوة الصليبية وتشن حرب عليها ده هذه لا لفض لا, لا على صحة إيه مسلكها، وعلى أن الحق الآن الغرب والشرق كله بيهاجم الصليبية ليه؟ لأنهم يرون فيها عودة الأمة إلى دينها، خدت مالك والله ورأي ما محيط لا يصل إلى شيء، لكن المطلوب الآن. نحنا نكتئف في عرض عرض جيدا وبيان الحق والصواب للناس ونفقه الواقع وزين الكلام وبكلامنا معصوب ضوابط. خبرك معه ازاي نعرف ما نقول وما لا نقول ما نخلق خبرك هكذا ونضبط أي قولة بالشريعة وبالكتاب والسنة ونوضح الحق للخ ونوضح الحق للقلب ونكتئف في نصرة هذا الدين بالوسائل الشرعية وفي بيان هذه الدعوة الله تركت عليها تولاها والله عجلة تولاه. لأن أمم ما بشرنا حرب دلوقتي إيه الناس كلها حسنها ربئيس السلفية هذا فضل الله ما قد المنح من المحل بس إحنا إيه نجيب بقى توظيف هذا في بيان الحق للناس وبيان الصواب للناس القواعد ال والأصول ال ال ال ال الاتجاه تتنازل عنها الدعوة السلفية أو الجماعة السلفية في الاجتماع وعدم الاختلاف هو خلاف التضاد ده منتافي لازم يحسن خلاف التضاد سواء في العقائد سواء في أي نوع من خلاف التضاد أو في المناهج أو في الدعوة أو كذا لابد إنه إيه يحسن أما الخلاف السائر وخلاف التنوع فهي صعونة مش أي مشكلة فيه نفرق بين خلاف التضاد وخلاف اللي إيه التنوع خلاف التضاد لابد من حسم الأمر فيه وين الحق من الباطل وين الحق من الباطل اكتب لنا عقيدة آل السنة ماذا تكتب فيها الآن يعني في العقيدة كلها ولا ولا في هذه المسألة. حاجات مختلفة فيها. حاجات مختلفة و الأمر معروف إن عقيدة أهل السنة أهل السنة ماشي ما يسعونا ما وسعة سلف الأمة في الاختلاف يسعونا ما سلف الأمة في الاختلاف الاختلاف السائغ او المحمود طرفه والاختلاف تنوع يسعون. واسع الشافعي وأحمد الخلاف فيكون فرطارك الصلاة يبى يسع... يسعون ما وسعه ماشي أم لا يسعون الخلاف مع الفرق الضال بكم فتشكالها لأن لم يسع السلف بالفضح هو بين أمرها واضح يبقى يسعون ما وسع عليه السلب فيها في مسألة الخلاف مع رد النزاع على الكتاب والسنة.